المقام الثاني إ ش ا ر ة م خ ت ص ر ة إ ل ى إ ث ب ا ت التوحيد من حيث الاسم ا ل أ ع ظ م ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى لا إ ل ه إ ل ا الله تتضمن هذه ا ل ك ل م ة توحيد ا ل أ ل و ه ي ة وتوحيد ا ل م ع ب و د ي ة نشير إ ل ي ه م ا ببرهان قوي هو إ ن ه يشاهد على وجه هذا العالم ولاسيما على ص ح ي ف ة ا ل أ ر ض ف ع ا ل ي ة م ن ت ظ م ة غ ا ي ة الانتظام ونشاهد خ ل ا ق ي ة ح ك ي م ة في غ ا ي ة ا ل ح ك م ة ونشاهد بعين اليقين فتاحيه في غ ا ي ة النظام أ ي إ ع ط ا ء كل شيء ما يلائمه من شكل و إ ل ب ا س ه ما يلائمه من ص و ر ة ونشاهد و ه ا ب ي ة و إ ح س ا ن ا ت في غ ا ي ة ا ل ش ف ق ة والكرم و ا ل ر ح م ة فهذه ا ل أ و ض ا ع وهذه ا ل أ ح و ا ل تثبت ب ا ل ض ر و ر ة وجوب وجود رب ذي جلال فعال خلاق فتاح وهاب بل تشعر وحدانيته نعم ان زوال الموجودات دائما وتجددها باستمرار يبينان أ ن تلك الموجودات هي تجليات أ س م ا ء لصانع قدير وظلال أ ن و ا ر أ س م ا ئ ه الحسنى واثار أ ف ع ا ل ه ونقوش قلم قدره وصحائف قدرته ومرايا جمال كماله و إ ن رب العالمين يبين هذه ا ل ح ق ي ق ة العظمى وهذه ا ل م ر ت ب ة العليا للتوحيد بجميع كتبه والصحف ا ل م ق د س ة التي أ ن ز ل ه ا كما أ ن جميع أ ه ل التحقيق العلماء والكاملين من البشر يثبتون م ر ت ب ة التوحيد نفسها بتحقيقاتهم ا ل ع ل م ي ة وكشفياتهم وكذا الكون مع عجزه و ف ق ه يشير إ ل ى م ر ت ب ة التوحيد نفسها بما نال من معجزات الصنعه وخوارق ا ل ق د ر ة وخزائن ا ل ث ر و ة بمعنى أ ن الله سبحانه وتعالى وهو الشاهد الأزلي بجميع كتبه وصحفه و أ ه ل الشهود بجميع تحقيقاتهم وكشفياتهم وعالم ا ل ش ه ا د ة بجميع شؤونه ا ل ح ك ي م ة و أ ح و ا ل ه ا ل م ن ت ظ م ة يتفقون ب ا ل إ ج م ا ع على تلك ا ل م ر ت ب ة ا ل ت و ح ي د ي ة فمن لا يقبل بذلك الواحد ا ل أ ح د جل وعلا إ ل ه ا ومعبودا عليه أ ن يقبل ما لا ن ه ا ي ة له من ا ل آ ل ه ة أ و أ ن ينكر نفسه وينكر الكائنات ق ا ط ب ة ك ا ل س ه و س ر ا ئ ي ا ل أ ح م ق ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة وحده هذه ا ل ك ل م ة تبين م ر ت ب ة توحيد ص ر ي ح ة نشير إ ل ى برهان في غ ا ي ة ا ل ق و ة يثبت إ ث ب ا ت ا تاما هذه ا ل م ر ت ب ة وهو أ ن ن ا كلما فتحنا اعيننا وصوبنا نظرنا في وجه الكائنات لفت نظرنا أ و ل ما يلفت نظام عام كامل وميزان دقيق شامل فكل شيء في نظام دقيق وكل شيء يوزن بميزان حساس وكل شيء محسوب حسابه ب د ق ة و إ ذ ا ما د ق ت ن ا النظر يلفت نظرنا تنظيم ووزان متجددان أ ي ن واحدا احدا يغير ذلك النظام بانتظام ويجدد ذلك الميزان بمقدار فيصبح كل شيء نموذجا مذهلا تخلع عليه صور م و ز و ن ة م ن ت ظ م ة ك ث ي ر ة جدا و إ ذ ا ما أ ن ع ن ا النظر أ ك ث ر نرى أ ن ع د ا ل ة و ح ك م ة تشاهدان من تحت ذلك التنظيم والوزان حتى إ ن كل ح ر ك ة ونامه تعقبها ح ك م ة و م ص ل ح ة ويردفها حق و ف ا ئ د ة و إ ذ ا ما دققنا النظر ب إ ن ع ا م أ ك ث ر تلفت نظر شعورنا مظاهر قدره ضمن ف ع ا ل ي ة ح ك ي م ة في ر ا ي ه ا ل ح ك م ة وجلوات علم محيط بكل شيء بل محيط بكل ش أ ن من شؤونه بمعنى أ ن هذا النظام والميزان الموجودين في الموجودات ك ا ف ة يبينان تنظيما ووزانا عامين شاملين لكل الموجودات و أ ن ذلك التنظيم والوزان يظهران حكمه و ع د ا ل ة شاملتين و أ ن تلك ا ل ح ك م ة و ا ل ع د ا ل ة تبينان ل أ ن ظ ا ر ن ا قدره وعلما أ ي ان قديرا على كل شيء وعليما بكل شيء يرى للعقل من وراء تلك ا ل ح ج م ثم ننظر إ ل ى ب د ا ي ة كل شيء ونهايته ولاسيما في ذوي ا ل ح ي ا ة فنرى أ ن بداياتها و أ ص و ل ه ا وجذورها وكذا ثمراتها ونتائجها على نمط وطراز بحيث ك أ ن تلك النور و ا ل أ ص و ل برامج وفهارس وتعاريف تتضمن جميع أ ج ه ز ة ذلك الموجود وكذا يتجمع في ن ت ي ج ة ذلك الموجود وفي ثمرته ويترشح فيها معنى ذلك الكائن الحي كله فيودع فيها تاريخ حياته ف ك أ ن نواه ذلك الكائن الحي التي هي أ ص ل ه سجل صغير لدساتير إ ي ج ا د ه أ م ا ثمراته فهي في حكم فهرس ل أ و ا م ر إ ي ج ا د ه ثم ننظر إ ل ى ظاهر ذلك الكائن الحي وباطنه فنشاهد تدبيرا وتصريفا ل ل أ م و ر ل ق د ر ة في منتهى ا ل ح ك م ة وتصويرا وتنظيما ل إ ر ا د ة في منتهى النفوذ أ ي ان ق و ة و ق د ر ة توجدان ذلك الشيء و أ ن أ م ر ا و إ ر ا د ة تلبسان ه ا ل ص و ر ة وهكذا كلما دققنا النظر في أ و ل كل موجود وبدايته ر أ ي ن ا ما يدل على علم عليم وكلما دققنا النظر في آ خ ر ه شاهدنا برامج صانع وكلما دققنا في ظاهر الشيء ر أ ي ن ا ح ل ة ب د ي ع ة في غ ا ي ة ا ل إ ت ق ا ن لفاعل م خ ت ا ل مريد وكلما نظرنا إ ل ى باطن الشيء شاهدنا جهازا في غ ا ي ة الانتظام لصانع قدير فهذه الأوضاع والأحوال تعلن ب ا ل ض ر و ر ة والبداهه أ ن ه لا يمكن أ ن يكون شيء ولا وقت ولا مكان خارج قبضه الصانع الجليل الواحد ا ل أ ح د وخارج تدبيره وتصريفه ا ل أ م و ر بل كل شيء وكل ش أ ن من شؤونه يدبر في قبضه قدير م ر ي ب ويجمل وينظم بلطف رحمن ا ل رحيم ويحسن ويزين برحمه حنان منان نعم إ ن هذا النظام والميزان والتنظيم والوزان في موجودات هذا الكون كله يدل د ل ا ل ة و ا ض ح ة على واحد أ ح د فرد قدير مريد عليم حكيم ويري م ر ت ب ة و ح د ا ن ي ة عظمى لكل من كان مالكا لشعور و ب ص ر نعم إ ن في كل شيء توجد و ح د ة و ا ل و ح د ة تدل على الواحد فمثلا الشمس التي هي سراج الدنيا و ا ح د ة بمعنى أ ن مالك الدنيا واحد والهواء والنار والماء مثلا وهي ا ل خ د م ة ل أ ح ي ا ء ا ل أ ر ض و ا ح د ة بمعنى أ ن من يستخدم هذه ا ل أ ش ي ا ء ويسخرها لنا واحد أ ي ض ا ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ل ث ة لا شريك له لقد أ ث ب ت ت هذه ا ل ك ل م ة في الموقف ا ل أ و ل من ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثين إ ث ب ا ت ا واضحا جليا لذا نحيل شرحها إ ل ى هناك إ ل ا بيان يفوق بيانه ولا داعي إ ل ى بيان غيره إ ل ا يوضح مثله قط الكلمة الرابعة له الملك له أ ي ان السماوات و ا ل أ ر ض والدنيا و ا ل آ خ ر ة وكل موجود من الفرش إ ل ى العرش من السرى إ ل ى ا ل ث ر ي ة من الذرات إ ل ى السيارات من ا ل أ ز ل إ ل ى ا ل أ ب د هو ملكه فله سبحانه ا ل م ر ت ب ة العظمى ل ل م ا ل ك ي ة التي تتجلى في أ ع ظ م م ر ت ب ة للتوحيد ولقد أ ل ق ي ت إ ل ى خاطر هذا العاجز خ ا ط ر ة ل ط ي ف ة في وقت لطيف بعبارات ع ر ب ي ة اثبتها كما هي وابينها ح ج ة كبرى لهذه ا ل م ر ت ب ة العظمى ل ل م ا ل ك ي ة والمقام ا ل أ ع ظ م للتوحيد له الملك ل أ ن ذاك العالم الكبير كهذا العالم الصغير مصنوع قدرته مكتوب قدره إ ب د ا ع ه لذاك صيره مسجدات ايجاده لهذا صيره ساجدا إ ن ش ا ؤ ه لذاك صير ذاك ملكا ايجاده لهذا صيره مملوكا صنعته في ذاك تظاهرت كتابا ص د غ ت ه في هذا تزاهرت خطابا قدرته في ذاك تظهر حشمته رحمته في هذا تنظم نعمته حشمته في ذاك تشهد هو الواحد نعمته في هذا تعلن هو ا ل أ ح د سكته في ذاك في الكل و ا ل أ ج ز ا ء خاتمه في هذا الجسم و ا ل أ ع ض ا ء ا ل ف ق ر ة ا ل أ و ل ى ذاك العالم الكبير إ ل ى آ خ ر ه إ ن العالم ا ل أ ك ب ر أ ي الكون كله و ا ل إ ن س ا ن وهو العالم ا ل أ ص غ ر ومثاله المصغر يظهران معا دلائل ا ل و ح د ا ن ي ة ا ل م س ط ر ة في ا ل آ ف ا ق و ا ل أ ن ف س بقلم القدر و ا ل ق د ر ة نعم إ ن في ا ل إ ن س ا ن النموذج المصغر ل ل ص ن ع ة ا ل م ن ت ظ م ة ا ل م ت ق ن ة ا ل م و ج و د ة في الكون و إ ذ تشهد ا ل ص ن ع ة التي في تلك ا ل د ا ئ ر ة الكبرى على الصانع الواحد تشير ا ل ص ن ع ة ا ل د ق ي ق ة ا ل م ج ه ر ي ة ا ل م و ج و د ة في ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ذلك الصانع أ ي ض ا وتدل على وحدته وكما أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن مكتوب رباني ذو مغزى عميق و ق ص ي د ة م ن ظ و م ة للقدر ا ل إ ل ه ي كذلك الكائنات ق ص ي د ة ق د ر ي ة م ن ظ و م ة دبجت بذلك القلم نفسه وبمقياس مكبر فهل يمكن ل ل ع ي ر الواحد ا ل أ ح د أ ن يتدخل في س ك ة التوحيد ا ل م ض ر و ب ة على وجه ا ل إ ن س ا ن و ا ل م ت و ج ه ة بالعلامات ا ل ف ا ر ق ة إ ل ى ما لا يحد من الناس أ و أ ن يتدخل في ختم ا ل و ح د ا ن ي ة ا ل م ض ر و ب ة على الكائنات الجاعل موجوداتها كلها م ت ع ا و ن ة م ت ك ا ت ف ة أ و أ ن يتدخل في ختم ا ل و ح د ا ن ي ة ا ل م ض ر و ب على الكائنات الجاعل موجوداتها كلها م ت ع ا و ن ة متكاتفه ة الفقرة الثانية ب د ع لذاك إلى آخره إن الصانع الحكيم قد خلق العالم الأكبر خلقا إن آخره بديعا قد ونقش آ ي ا ت كبريائي عليه بحيث جعل الكون على ص و ر ة مسجد كبير و أ ن ش أ سبحانه هذا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقويم واهبا له العقل بحيث جعله يسجد س ج د ة إ ع ج ا ب أ م ا م معجزات صنعته وبديع قدرته و ا س ت ق ر أ ه آ ي ا ت كبريائه حتى صيره ع ب د ساجدا في ذلك المسجد الكبير بما غرز في فطرته من ا ل ع ب و د ي ة والخضوع له فهل من الممكن أ ن يكون المعبود الحقيقي للساجدين العابدين في هذا المسجد الكبير غير الصانع الواحد ا ل أ ح د ا ل ف ق ر ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن ش ا ؤ ه لذاك إ ل ى آ خ ر ه إ ن مالك الملك ذا الجلال قد أ ن ش أ العالم ا ل أ ك ب ر ولاسيما وجه ا ل أ ر ض إ ن ش ا ء ك أ ن ه دوائر م ت د ا خ ل ة بما لا تعد ولا تحصى كل د ا ئ ر ة ب م ث ا ب ة م ز ر ع ة أ و حقل يزرع فيها كل وقت وكل موسم وكل عصر ويحصد ويحصل على المحاصيل وهكذا يشغل ملكه باستمرار ويتصرف في أ م و ر ه كل حين حتى إ ن ه جعل أ ع ظ م د ا ئ ر ة من تلك الدوائر وهي د ا ئ ر ة الذرات في الكون م ز ر ع ة و ا س ع ة يزرع فيها ويحصل منها بقدرته وحكمته محاصيل بقدر الكون ويرسل تلك المحاصيل من عالم ا ل ش ه ا د ة إ ل ى عالم الغيب ومن د ا ئ ر ة ا ل ق د ر ة إ ل ى د ا ئ ر ة العلم وجعل سبحانه سطح ا ل أ ر ض الذي هو د ا ئ ر ة م ت و س ط ة ب م ث ا ب ة م ز ر ع ة كذلك بحيث يزرع فيها كل موسم وباستمرار عوالم و أ ن و ا ع شتى ويحصدها ويحصل منها محاصيلها كل فصل وموسم محاصيل م ع ن و ي ة يبعثها أ ي ض ا إ ل ى عوالمه ا ل غ ي ب ي ة و ا ل أ خ ر و ي ة و ا ل م ث ا ل ي ة و ا ل م ع ن و ي ة ثم إ ن ه سبحانه ي م ل أ بستانا في ا ل أ ر ض وهو د ا ئ ر ة ص غ ي ر ة ي م ل أ ه مرات ومرات بل أ ل ف م ر ة بقدرته ويفرغه بحكمته ثم إ ن ه سبحانه يحصل من الكائن الحي الذي هو د ا ئ ر ة أ ص غ ر ك ا ل ش ج ر ة و ا ل إ ن س ا ن يحصل منه م ا ئ ة ضعف وضعف من المحاصيل بمعنى أ ن ذلك المالك الملك الجلال قد أ ن ش أ كل شيء ج ز ئ ي ة و ك ل ي ة ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة ب م ث ا ب ة م د ي ل يلبسه مئات منسوجات صنائعه ا ل م ن ق ش ة بنقوش م ت ج د د ة بمئات ا ل أ ش ك ا ل و ا ل أ ن م ا ط مظهرا به تجليات أ س م ا ئ ه الحسنى ومعجزات قدرته و أ ن ش أ كل شيء في ملكه ب م ث ا ب ة ص ح ي ف ة يكتب فيها كتاباته ا ل ب ل ي ر ة بمئات ا ل أ ش ك ا ل والوجوه مظهرا بها آ ي ا ت ه ا ل ح ك ي م ة ويستقرؤها أ ه ل الشعور من مخلوقاته وكما أ ن ه قد أ ن ش أ هذا العالم ا ل أ ك ب ر ملكا له كذلك خلق هذا ا ل إ ن س ا ن مملوكا له ومنحه من ا ل أ ج ه ز ة والجوارح والحواس والمشاعر ولاسيما النفس ا ل أ م ا ر ة والهوى و ا ل ح ا ج ة و ا ل ش ه ي ة والحرص والطلب بحيث جعله في ذلك الملك الواسع مملوكا وعابدا محتاجا إ ل ى جميع ملكه فهل من الممكن أ ن يتصرف في ذلك الملك ويكون سيدا على ذلك المملوك سوى ذلك المالك للملك الذي جعل الموجودات كلها بدءا من عالم الذرات ذلك العالم الواسع جدا إ ل ى جناح الذباب ملكا ومزارع وجعل ا ل إ ن س ا ن الصغير ناظرا على ذلك الملك الواسع العظيم ومفتشا فيه ومزارعا وتاجرا ودلالا وعابدا ومملوكا واتخذه ضيفا عزيزا عليه ومخاطبا محبوبا الفقرة الرابعة صنعته في ذاك في صنعته إ ل ى آ خ ر ه إ ن ص ن ع ة الصانع الجليل في العالم ا ل أ ك ب ر تحمل من المعاني ا ل غ ز ي ر ة ما يظهرها ك أ ن ه ا كتاب بديع مما دفع عقل ا ل إ ن س ا ن الى استلهام ح ك م ة العلوم ا ل ح ق ي ق ي ة منه ويكتب مكتبتها على وفقه فذلك الكتاب البديع الحكيم موثوق ا ل ص ل ة ب ا ل ح ق ي ق ة ومستمد منها إ ل ى حد أ ع ل ن عنه في ص و ر ة ق ر آ ن حكيم منظور والذي هو ن س خ ة من الكتاب المبين ومثلما اتخذت صنعته سبحانه في الكون كله ص و ر ة كتاب بليغ لكمال انتظامها كذلك تفتحت صبغته ونقش حكمته في ا ل إ ن س ا ن عن ز ه ر ة خطاب أ ي إ ن تلك ا ل ص ن ع ة ا ل ب د ي ع ة ذات مغاز د ق ي ق ة و ج م ي ل ة بحيث أ ن ط ق ت ما في تلك ا ل م ا ك ن ة ا ل ح ي ة من أ ج ه ز ة و أ ن ما صبغ بها من ص ب غ ة ر ب ا ن ي ة جعلتها في أ ح س ن تقويم حتى تفتحت عن ز ه ر ة البيان والخطاب تلك ا ل ز ه ر ة ا ل ح ي و ي ة ا ل م ع ن و ي ة ا ل غ ي ب ي ة في ذلك ا ل ر أ س المادي الجامد فمنح سبحانه وتعالى ر أ س ا ل إ ن س ا ن من ق ا ب ل ي ة النطق والبيان حتى انكشف ما فيه من أ ج ه ز ة س ا م ي ة م ع ن و ي ة عن مراتب ك ث ي ر ة و ك ث ي ر ة جدا أ ه ل ت ه لموضع خطاب السلطان ا ل أ ز ل ي الجليل مما نال رقيا ورفعه وسموا أ ي إ ن الصبغه ا ل ر ب ا ن ي ة التي في ف ط ر ة ا ل إ ن س ا ن قد فتحت ز ه ر ة الخطاب ا ل إ ل ه ي فهل من الممكن أ ن يتدخل غير الواحد ا ل أ ح د في الصنعه التي بلغت حد ا ل إ ت ق ا ن والانتظام في الموجودات كلها حتى ك أ ن ه ا كتاب وهل من الممكن أ ن يتدخل غيره سبحانه في ا ل ص د ر ة التي في ك ث ر ة ا ل إ ن س ا ن التي ارتقت به إ ل ى مقام الخطاب حاش لله وكلا ا ل ف ق ر ة ا ل خ ا م س ة قدرته في ذاك إ ل ى آ خ ر ه إ ن ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة تظهر ع ظ م ة ا ل ر ب و ب ي ة في العالم ا ل أ ك ب ر أ م ا ا ل ر ح م ة ا ل ر ب ا ن ي ة ف إ ن ه ا تنظم النعم في ا ل إ ن س ا ن العالم ا ل أ ص غ ر أ ي إ ن ق د ر ة الصانع من حيث الكبرياء والجلال أ و ج د ت العالم كله ك أ ن ه قصر عظيم وجعلت الشمس فيه سراجا وهاجا والقمر تنديلا والنجوم مصابيح وجعلت سطح ا ل أ ر ض س ف ر ة م ب س و ط ة للطعام و م ز ر ع ة ج م ي ل ة وبستان ز ا ه ي ة وجعلت الجبال مخازن ومستودعات و أ و ت ا د ا للتثبيت وقلاعا ع ظ ي م ة وهكذا جعلت جميع ا ل أ ش ي ا ء لوازم و أ ث ا ث ا لذلك القصر المنيف بمقياس مكبر و أ ظ ه ر ت ع ظ م ة ربوبيته سبحانه مثلما أ س ب غ ت رحمته سبحانه من حيث الجمال صنوف نعمه على كل كائن حي حتى على أ ص غ ر ه و ن ظ م ت عليه فجملت الكائنات طرا بالنعم وزينتها باللطف والكرم د ا ف ع ة هذه ا ل أ ل س ن ة ا ل ص غ ي ر ة ا ل ن ا ط ق ة بجمال ا ل ر ح م ة أ ن تقابل تلك ا ل أ ل س ن ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ن ا ط ق ة بجلال ا ل ع ظ م ة أ ي إ ن ا ل أ ج ر ا م ا ل ك ب ي ر ة كالشمس والعرش حينما تنطق بلسان ا ل ع ظ م ة يا جليل يا كبير يا عظيم تقابلها أ ل س ن ة ا ل ر ح م ة في البعوض والسمك والحيوانات ا ل ص غ ي ر ة ب يا جميل يا رحيم يا كريم م ك و ن ة بذلك نغمات م ن س ج م ة في موسيقى كبرى تزيدها ح ل ا و ة و ل ذ ة فهل من الممكن أ ن يتدخل غير ذلك الجليل ذ الجمال الجميل ذ الجلال في هذا العالم ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر من حيث الخلق و ا ل إ ي ج ا د حاشا لله وكلا ا ل ف ق ر ة ا ل س ا د س ة وحشمته في ذاك إ ل ى آ خ ر ه إ ن ع ظ م ة ا ل ر ب و ب ي ة ا ل ظ ا ه ر ة في مجموع الكون تثبت ا ل و ح د ا ن ي ة ا ل إ ل ه ي ة وتدل عليها كما أ ن ا ل ن ع م ة ا ل ر ب ا ن ي ة التي تعطي ا ل أ ر ز ا ق ا ل م ق ن ن ة حتى لجزئيات ذ و الحياه تثبت ا ل ا ح د ي ة ا ل إ ل ه ي ة وتدل عليها أ م ا ا ل و ا ح د ي ة فتعني أ ن جميع تلك الموجودات ملك لصانع واحد وتتوجه إ ل ى صانع واحد وكلها إ ي ج ا د موجد واحد أ م ا ا ل أ ح د ي ة فهي أ ن أ ك ث ر أ س م ا ء خالق كل شيء يتجلى في كل شيء فمثلا إ ن ضوء الشمس ب ص ف ة إ ح ا ط ت ه بسطح ا ل أ ر ض كافه يبين مثال ا ل و ا ح د ي ة و إ ن وجود ضوء الشمس و أ ل و ا ن ه ا ل س ب ع ة وحرارتها وظل من ظلالها في كل جزء شفاف وفي كل ق ط ر ة ماء يبين مثال ا ل أ ح د ي ة وكذا ف إ ن تجلي أ ك ث ر أ س م ا ء ذلك الصانع في كل شيء ولاسيما في كل كائن حي و ب خ ا ص ة في كل إ ن س ا ن يبين مثال ا ل أ ح د ي ة وهكذا فان في هذه الفقره تشير إ ل ى عظمه الربوبيه التي تصرف الامور في العالم والتي جعلت تلك الشمس العظيمه سراجا وهاجا وخادمه لاحياء الارض والكره الارضيه الضخمه مهدا للاحياء ومنزلا ومتجرا لها وجعلت النار طباخه وصديقه مستعده للقيام بالعمل في كل مكان والسحاب مصفاه للهواء ومرضعه للاحياء والجبال مخازن ومستودعات والهواء مروحا للانفس والنفوس والماء مبعثا للحياه وكالام الرؤوم للاحياء الجدد فهذه الربوبيه الالهيه تبين ا ل و ح د ا ن ي ة ا ل إ ل ه ي ة بوضوح تام نعم من ذا الذي يجعل الشمس م س خ ر ة ل س ك ن ة ا ل أ ر ض غير الخالق الواحد ومن ذا غير ذلك الواحد ا ل أ ح د يمسك الهواء ويسخره في وظائف ج ل ي ل ة وعلى سطح ا ل أ ر ض كافه ومن غير ذلك الواحد ا ل أ ح د يقدر على استخدام النار ط ب ا خ ة ل ل أ ح ي ا ء ويجعلها تلتهم أ ش ي ا ء أ ك ب ر من حجمها ب آ ل ا ف المرات وهكذا فكل شيء وكل عنصر وكل جرم سماوي يدل على الواحد ذي الجلال من حيث تلك ا ل ر ب و ب ي ة ا ل م ه ي ب ة فكما تظهر ا ل و ا ح د ي ة من حيث الجلال و ا ل ع ظ م ة تعلن ا ل ن ع م ة و ا ل إ ح س ا ن ا ل أ ح د ي ة ا ل إ ل ه ي ة من حيث الجمال و ا ل ر ح م ة ل أ ن ا ل أ ح ي ا ء ولا سيما ا ل إ ن س ا ن من حيث ا ل ص ن ع ة ا ل ج ا م ع ة ا ل م ت ق ن ة يملك من ا ل أ ج ه ز ة والجوارح بحيث تعرف أ ن و ا ع النعم التي لا تعد ولا تحصى وتتقبلها وتطلبها حتى ح ض ي ا ل إ ن س ا ن بتجليات أ س م ا ء الله الحسنى كلها كما تتجلى في الكون كله و ك أ ن ه ب ؤ ر ة تظهر جميع ا ل أ س م ا ء الحسنى د ف ع ة و ا ح د ة في م ر آ ة ماهيته فيعلن بذلك ا ل أ ح د ي ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل ف ق ر ة ا ل س ا ب ع ة سكته في ذاك إ ل ى آ خ ر ه أ ي كما أ ن للصانع الجليل س ك ة كبرى و ع ل ا م ة عظمى على العالم ا ل أ ك ب ر كله كذلك وضع سكه وحدانيته وعلامتها على كل جزء من أ ج ز ا ء الكون وعلى كل نوع من أ ن و ا ع ه أ ي ض ا وكما أ ن ه وضع ختم ا ل و ح د ا ن ي ة على وجه ا ل إ ن س ا ن وهو العالم ا ل أ ص غ ر وعلى جسمه كذلك وضع الختم نفسه على كل عضو من أ ع ض ا ئ ه نعم إن ذلك القدير ذا الجلال ذا وضع آ ي ة توحيد ج ل ي ة على كل شيء على الكلي والجزئي فالنجوم والذرات تشهد عليه ووضع ختم ا ل و ح د ا ن ي ة على كل شيء ليدل عليه وحيث إ ن هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ظ ي م ة قد اثبتت اثباتا قاطعا في ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة والعشرين و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثين والمكتوب الثالث والثلاثين نحيل البحث إ ل ى تلك الكلمات ونختمه هنا ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة له الحمد أ ي ان الكمالات التي هي سبب المدح والثناء في الموجودات ك ا ف ة تخصه وحده سبحانه ولهذا فالحمد أ ي ض ا له وحده فكل ما صدر وما يصدر من مدح وثناء من ا ل أ ز ل إ ل ى ا ل أ ب د وممن صبر وعلى من وقع يخصه وحده ل أ ن كل ما هو سبب المدح والثناء من كمال وجمال ومن نعم والاء وكل ما هو مدار الحمد هو لله تعالى يخصه وحده نعم إ ن ما يصعد إ ل ي ه سبحانه دوما من الموجودات جميعا ع ب و د ي ة وتسبيح وسجود ودعاء وحمد وثناء تصعد كلها إ ل ى تلك ا ل ح ب ر ة ا ل م ق د س ة باستمرار كما يفهم من ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة نشير إ ل ى برهان عظيم يثبت هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ت و ح ي د ي ة عندما ننظر إ ل ى العالم نشاهده كوستان عظيم سقفه مرصع بالنجوم وأرضه زينت بموجودات ج م ي ل ة ز ا ه ي ة فهذه ا ل أ ج ر ا م ا ل ع ل و ي ة ا ل ن و ر ا ن ي ة ا ل م ن ت ظ م ة والموجودات ا ل أ ر ض ي ة ا ل ح ك ي م ة ا ل م ز ي ن ة في هذا البستان العظيم كل منها يقول بلسانه الخاص وجميعها تقول معا نحن معجزات ق د ر ة قدير جليل نشهد على و ح د ا ن ي ة خالق حكيم وصانع قدير وفي رياض العالم هذا ننظر إ ل ى ا ل أ ر ض نرى أ ن ه ا ك ر و ض ة نثرت فيها مئات ا ل آ ل ا ف من طوائف النباتات ذات ا ل أ ل و ا ن ا ل ز ا ه ي ة و ا ل أ ش ك ا ل ا ل ج م ي ل ة وانتشرت فيها مئات ا ل آ ل ا ف من أ ن و ا ع الحيوانات ا ل م ت ن و ع ة فجميع تلك النباتات ا ل ز ا ه ي ة والحيوانات ا ل م ز ي ن ة في ر و ض ة ا ل أ ر ض تعلن بصورها ا ل م ن ت ظ م ة و ب أ ش ك ا ل ه ا ا ل م و ز و ن ة نحن معجزات صانع واحد حكيم وخوارقه و أ د ل ا ء على وحدانيته وشهداء عليها وكذا م ن ظ ر الى قمم ا ل أ ش ج ا ر في تلك ا ل ر و ض ة ا ل ب ه ي ة نرى أ ن ثمارها و أ ز ا ه ر ه ا م خ ل و ق ة بمنتهى العلم و ا ل ح ك م ة و ب غ ا ي ة الكرم واللطف والجمال فكل تلك السمرات و ا ل أ ز ا ه ي ر ا ل ج م ي ل ة تعلن ب أ ش ك ا ل ه ا و أ ل و ا ن ه ا ا ل م ت ن و ع ة بلسان واحد نحن معجزات هدايا رحمن ذي جمال وخوارق عطايا رحيم ذي كمال فما في بستان العالم من أ ج ر ا م وموجودات وما في ر و ض ة ا ل أ ر ض من نباتات وحيوانات وما على قمم ا ل أ ش ج ا ر من أ ز ا ه ي ر و ت م ر ا ت يشهد بل يعلن بصوت عال رفيع إ ن خالقنا ومصورنا الذي أ ه د ا ن ا إ ل ي ك م القادر ذو الجمال والحكيم الكريم قدير على كل شيء لا يصعب عليه شيء لا يخرج عن د ا ئ ر ة قدرته شيء قط فالنجوم والذرات سواء ب ا ل ن س ب ة إ ل ى قدرته والكلي سهل عليه كالجزئي والجزء نفيس كالكل و أ ك ب ر شيء يسير عليه ك أ ص غ ر ه والصغير متقن الصنع كالكبير وربما الصغير أ ب د ع إ ت ق ا ن ا من الكبير فجميع الوقوعات ا ل م ا ض ي ة التي هي عجائب قدرته تشهد أ ن ذلك القدير المطلق قادر على عجائب ا ل إ م ك ا ن ا ت التي ستحدث في المستقبل فكما أ ن الذي أ ت ى ب ا ل أ م س قادر على إ ت ي ا ن الغد ف إ ن ذلك القدير الذي أ ن ش أ الماضي قادر على إ ي ج ا د المستقبل أ ي ض ا وذلك الصانع الحكيم الذي خلق الدنيا قادر على خلق ا ل آ خ ر ة نعم نعم كما أ ن ذلك القادر الجليل هو المعبود الحق فالمحمود بالحق أ ي ض ا إ ن م ا هو وحده وكما أ ن ا ل ع ب ا د ة خ ا ص ة به وحده فالحمد و ا ل ث ن ا ء أ ي ض ا يخصانه وحده فهل من الممكن أ ن الصانع الحكيم الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض يترك هذا ا ل إ ن س ا ن سدى وهو الذي خلقه أ ع ظ م ن ت ي ج ة للسماوات و ا ل أ ر ض و أ ك م ل ثمرات العالم وهل يمكن أ ن يحيله إ ل ى ا ل أ س ب ا ب والمصادفات فيقلب حكمته ا ل ب ا ه ر ة عبثا حاشا لله وكلا وهل يعقل أ ن الحكيم العليم الذي يرعى ا ل ش ج ر ة ويدبر أ م و ر ه ا ب ع ن ا ي ة ويربيها في منتهى ا ل ح ك م ة أ ن يهمل ثمرات تلك ا ل ش ج ر ة التي هي غايتها وفائدتها ولا يهتم بها فتتشتت وتتفرق في أ ي د ي السراق و أ ي د ي العبث وتضيع لا شك أ ن عدم الاهتمام هذا محال قطعا إ ذ الاهتمام ب ا ل ش ج ر ة إ ن م ا هي ل أ ج ل ثمراتها وهكذا ف إ ن أ ك م ل ثمرات هذا العالم ونتيجته ذات الشعور وغايته هو ا ل إ ن س ا ن فهل يمكن أ ن يعطي صانع هذا العالم الحكيم الحمد و ا ل ع ب ا د ة والشكر و ا ل م ح ب ة التي هي ث م ر ة ثمار ذات الشعور إ ل ى غيره فيضيع حكمته ا ل ب ا ه ر ة وينزلها إ ل ى د ر ك ة العدم أ و يقلب قدرته ا ل م ط ل ق ة إ ل ى عجز أ و يحول علمه المحيط إ ل ى جهل حاش لله وكلا أ ل ف أ ل ف م ر ة فهل من الممكن أ ن يصل الشكر و ا ل ع ب ا د ة التي يقدمها ذو الشعور الذين هم مدار المقاصد ا ل إ ل ه ي ة في بناء قصر الكون ولاسيما ا ل إ ن س ا ن الذي هو أ ف ض ل ه م إ ز ا ء النعم التي نالوها إ ل ى غير صانع قصر الكون و أ ن يسمح ذلك الصانع الجليل أ ن يقدم الشكر و ا ل ع ب ا د ة وهي غ ا ي ة المقاصد إ ل ى غيره تعالى وهل من الممكن أ ن من يحبب نفسه إ ل ى ذوي الشعور ب أ ن و ا ع نعمه التي لا تعد ولا تحصى ويعرف نفسه إ ل ي ه م بما لا يحد من معجزات صنعته ثم يدع شكرهم وعباداتهم وحمدهم ومحبتهم ومعرفتهم ورضاهم إ ل ى ا ل أ س ب ا ب و ا ل ط ب ي ع ة ولا يهتم بها فيدفعهم إ ل ى إ ن ك ا ر حكمته ا ل م ط ل ق ة ويهون من ش أ ن سلطان ربوبيته وينزلها إ ل ى د ر ك ة العدم كلا حاش لله م ئ ة أ ل ف م ر ة وهل يمكن أ ن يكون شريكا من يعجز عن خلق الربيع وعن إ ي ج ا د الثمرات كلها وعن خلق ث م ر ة التفاح ا ل م ت ح د ة في العلامات على ا ل أ ر ض كافه ة ا ل ح م د مع المحمود المطلق سبحانه ب أ ن يخلق ت ف ا ح ة و ا ح د ة منها ويقدمها ن ع م ة إ ل ى أ ح د ه م ويحصل على شكره حاش لله وكلا ل أ ن الذي يخلق ا ل ت ف ا ح ة ا ل و ا ح د ة هو خالق ث م ر ة التفاح في العالم كله اذ ا ل س ك ة و ا ح د ة و ا ل ع ل ا م ة و ا ح د ة ثم إ ن الذي خلق التفاح كله في العالم هو الذي أ و ج د الحبوب والثمرات التي هي محور الرزق بمعنى أ ن من ينعم ب أ ص غ ر ن ع م ة ج ز ئ ي ة على أ ص غ ر كائن حي جزئي هو خالق العالم وهو الرزاق الجليل لا غيره لذا فالحمد والشكر يخصانه وحده وان حقيقه العالم تقول دائما بلسان الحق له الحمد من كل احد من الازل إ ل ى الابد الكلمه السادسه يحيي اي انه هو الذي يهب الحياه فهو اذا وحده خالق كل شيء لان الحياه هي روح الكون ونوره وخميرته ونتيجته وخلاصته فمن وهب الحياه واعطاها فهو خالق الكون جميعا وهو ا ل م ح ي الحي القيوم نشير إ ل ى برهان عظيم ل م ر ت ب ة التوحيد هذه ب ا ل آ ت ي إ ن ن ا نشاهد خيما م ن ص و ب ة على أ ر ج ا ء ا ل أ ر ض ك ا ف ة لجيش ذوي ا ل ح ي ا ة العظيم ونشاهد أ ي ض ا أ ن جيشا حديثا من جيوش لا تعد ولا تحصى للحي القيوم يأتي الغيب من عالم الغيب ويتسلم اعتدته وتجهيزاته كل ربيع ف إ ذ ا نحن ن ت أ م ل هذا الجيش الضخم نرى أ ن طوائف النباتات تربو على م ئ ت ي أ ل ف نوع و أ م م الحيوانات تنوف على م ئ ة أ ل ف نوع من ا ل أ ن و ا ع ا ل م خ ت ل ف ة كل أ م ة من هذه ا ل أ م م وكل ط ا ئ ف ة منها تلبس ملابس خ ا ص ة بها ولها أ ر ز ا ق ه ا ا ل م ع ي ن ة ولها تدريبات وتعليمات م خ ص و ص ة ولها رخص تخصها و م ز و د ة ب أ س ل ح ة و ع ك د ة تلائمها و م د ة خدماتها ا ل ع س ك ر ي ة م ع ي ن ة ولكن مع كل هذا الاختلاف والتباين فان قائدا اعظم بقدرته ا ل م ط ل ق ة وحكمته ا ل م ط ل ق ة وعلمه غير المحدود و إ ر ا د ت ه غير ا ل م ح د و د ة ورحمته ا ل و ا س ع ة وخزينته التي لا تنضب لا ينسى جنديا قط ولا يلتبس عليه شيء من أ م ر ه م ولا يؤخر عنهم أ ي شيء يحتاجونه بل كل ط ا ئ ف ة من الطوائف و ا ل أ م م التي تزيد على ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف من الطوائف و ا ل أ م م يرسل إ ل ي ه ا أ ر ز ا ق ه ا ا ل م ت ب ا ي ن ة وملابسها ا ل م خ ت ل ف ة و أ س ل ح ت ه ا المتغايره وتدرب تدريبات م ت ن و ع ة وتسرح من وظائفها في أ و ق ا ت م ت خ ا ل ف ة كل ذلك في انتظام كامل وبميزان تام وفي الوقت المناسب يشاهد هذا كل ذي عين ب ا ص ر ة ويدركه كل ذي قلب شهيد إ د ر ا ك ا بعين اليقين كما أ ث ب ت ن ا ذلك في ك ل م ة أ خ ر ى فهل من الممكن أ ن يتدخل ويكون له ح ص ة في هذا ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ د ا ر ة وهذه ا ل ت ر ب ي ة والاعاشه سوى صاحب علم محيط يحيط بكل ما يخص ذلك الجيش وبشؤونه ك ا ف ة وصاحب ق د ر ة م ط ل ق ة تدير أ م و ر ه بجميع لوازمه حاش لله أ ل ف أ ل ف م ر ة إ ذ من المعلوم أ ن ه إ ذ ا وجد في فوج واحد عشر أ م م م خ ت ل ف ة ف إ ن تجهيز كل أ م ة ب أ ع ت د ة م م ي ز ة عسير ب ع ش ر ة أ ض ع ا ف تجهيز الفوج كله ب ا ل أ ع ت د ة نفسها ومن هنا ي ل ج أ ا ل إ ن س ا ن العاجز إ ل ى تجهيزهم بالملابس و ا ل أ ع ت د ة ا ل م و ح د ة بينما الحي القيوم سبحانه يجهز هذا الجيش العظيم الذي تربو طوائفه و أ م م ه على ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف ط ا ئ ف ة بتجهيزات ح ي ا ت ي ة م ت ب ا ي ن ة ا ل و ا ح د ة عن ا ل أ خ ر ى وبكل س ه و ل ة ويسر وبغير عناء وبانتظام كامل وفي منتهى ا ل ح ك م ة حتى يسوق كل فرد من أ ف ر ا د ذلك الجيش للقول بلسان حاله هو الذي يحيي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 ولا يحيطون بشيء من علمه إ ل ا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا ي ؤ و د ه حفظهما وهو العلي العظيم ا ل ك ل م ة ا ل س ا ب ع ة ويميت أ ي إ ن ه هو الذي يهب الموت أ ي كما أ ن ه واهب ا ل ح ي ا ة فهو الذي يسلبها ويمنح الموت كذلك نعم الموت ليس تخريبا وانطفاء ا كي يسند إ ل ى ا ل أ س ب ا ب ويحال على ا ل ط ب ي ع ة بل الموت مهما يبدو ظاهرا انحلالا وانطفاء الا إ أ ن ه في ا ل ح ق ي ق ة م ب د أ و م ق د م ة ل ح ي ا ة ب ا ق ي ة ل ل إ ن س ا ن وعنوان لتلك ا ل ح ي ا ة مثلما تضمر ا ل ب ذ ر ة تحت ا ل أ ر ض وتموت ظاهرا إ ل ا أ ن ه ا تمضي باطنا من ح ي ا ة ا ل ب ذ ر ة ا ل ج ز ئ ي ة إ ل ى ح ي ا ة السنبل ا ل ك ل ي ة لذا ف إ ن القدير المطلق الذي يهب ا ل ح ي ا ة ويديرها هو الذي يخلق الموت بلا ريب نشير إ ل ى برهان عظيم ل م ر ت ب ة التوحيد العظمى التي تتضمنها هذه ا ل ك ل م ة فنقول لقد بينا في ا ل ن ا ف ذ ة ا ل ر ا ب ع ة والعشرين من المكتوب الثالث والثلاثين أ ن هذه الموجودات س ي ا ل ة ب ا ل إ ر ا د ة ا ل إ ل ه ي ة و أ ن هذه الكائنات س ي ا ر ة ب ا ل أ م ر الرباني و أ ن هذه المخلوقات تجري باستمرار في نهر الزمان ب إ ذ ن الله وترسل من عالم الغيب ويخدع عليها الوجود الظاهري في عالم ا ل ش ه ا د ة ثم تنزل بانتظام على عالم الغيب ف ت أ ت ي دوما من المستقبل ب ا ل أ م ر ا ل إ ل ه ي وتمر على الحال ا ل ح ا ض ر ة وتتنفس فيها ثم تصب في الماضي فسيلان هذه المخلوقات في د ا ئ ر ة ا ل ر ح م ة و ا ل إ ح س ا ن يتم ب أ س ل و ب في منتهى ا ل ح ك م ة وثريانها ضمن د ا ئ ر ة ا ل ح ك م ة والانتظام يكون في غايه العلم وجريانها ضمن د ا ئ ر ة ا ل ش ف ق ة والميزان يكون في ر ح م ة و ا س ع ة وهكذا تمضي هذه المخلوقات منذ البد ء إ ل ى ا ل ن ه ا ي ة وتكلل بالحكم والمصالح والنتائج والغايات ا ل ج ل ي ل ة بمعنى أ ن قديرا ذا جلال وحكيما ذا كمال يمنح ا ل ح ي ا ة باستمرار بقدرته ا ل م ط ل ق ة ويوظف الطوائف الموجودات وجزئيات كل ط ا ئ ف ة والعوالم ا ل م ت ش ك ل ة من تلك الطوائف ثم يسرحها ب ح ك م ة مظهرا عليها الموت ويرسلها إ ل ى عالم الغيب أ ي انه يحولها من د ا ئ ر ة ا ل ق د ر ة إ ل ى د ا ئ ر ة العلم فمن لا يقدر على إ د ا ر ة الكون برمته ولا ينفذ حكمه في ا ل أ ز م ا ن كلها ولا تبلغ قدرته لتمنح العوالم كلها الموت و ا ل ح ي ا ة كما يمنحها فردا واحدا ويعجز عن أ ن يجعل الربيع ك ا ل ز ه ر ة ا ل و ا ح د ة يمنحها ا ل ح ي ا ة ويضعها على وجه ا ل أ ر ض ثم يقطفها بالموت إ ن الذي لا يقدر على هذه ا ل أ م و ر لا يقدر على ا ل إ م ا ت ة و ا ل إ ح ي ا ء قطعا أ ي إ ن موت أ ي كائن حي مهما كان جزئيا لا بد أ ن يكون كحياته أ ي يجري بقانون رب ذي جلال بيده حقائق ا ل ح ي ا ة كلها و أ ن و ا ع الموت جميعها ويجريها ب إ ذ ن ه وبقوته وبعلمه ا ل ك ل م ة ا ل ث ا م ن ة وهو حي لا يموت أ ي إ ن حياته د ا ئ م ة أ ز ل ي ة أ ب د ي ة لا يعرض عليها الموت والفناء والعدم والزوال قطعا ل أ ن ا ل ح ي ا ة ذ ا ت ي ة له فالذاتي لا يزول قط نعم إ ن ا ل أ ز ل ي ة أ ب د ي بلا شك والقديم باق بلا ريب والذي هو واجب الوجود ترمدي البته نعم إ ن ح ي ا ة يكون جميع الوجود بجميع أ ن و ا ر ه ظلا من ظلالها كيف يعرض عليها العدم نعم إ ن ح ي ا ة يكون الوجود الواجب عنوانها ولازمها لن يعرض لها العدم و ا ل س ن ا ء قطعا نعم إ ن ح ي ا ة يظهر بتجليها جميع أ ن و ا ع ا ل ح ي ا ة باستمرار ويستند إ ل ي ه ا جميع الحقائق ا ل ث ا ب ت ة للكائنات بل هي ق ا ئ م ة بها لن يعرض لها الفناء والزوال قطعا نعم إ ن ح ي ا ة تورث ل م ع ة من تجل منها و ح د ة ل ل أ ش ي ا ء ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ع ر ض ة للفناء والزوال وتجعلها ب ا ق ي ة وتنجيها من التشتت والتبعثر وتحفظ وجودها وتجعلها مظهرا لنوع من البقاء أ ي تمنح ا ل ك س ر ة و ح د ة وتبقيها ف إ ذ ا ولت تبعثرت ا ل أ ش ي ا ء وفنيت لا شك أ ن الزوال والفناء لا يبنوان من هذه ا ل ح ي ا ة ا ل و ا ج ب ة التي تعد هذه اللمعات ا ل ح ي ا ت ي ة ج ل و ة من جلواته والشاهد القاطع لهذه ا ل ح ق ي ق ة هو زوال هذه الكائنات وفناؤها أ ي إ ن الكائنات كما تدل وتشهد ب أ ن و ا ع وجودها وصنوف حياتها على ح ي ا ة ذلك الحي الذي لا يموت وعلى وجوب وجود تلك ا ل ح ي ا ة تدل وتشهد ب أ ن و ا ع موتها وصنوف زوالها على بقاء تلك ا ل ح ي ا ة وعلى سرمديتها ل أ ن الموجودات بعد زوالها ت أ ت ي عقبها أ م ث ا ل ه ا فتنال ا ل ح ي ا ة مثلها وتحل محلها مما يدل على أ ن حيا دائما موجود وهو الذي يجدد باستمرار ت ج ل ا ل ح ي ا ة إ ذ كما أ ن الحباب التي تعلو سطح النهر وتقابل الشمس تتلمع ثم تذهب والتي تعقبها تتلمع أ ي ض ا مثلها وهكذا ط ا ئ ف ة إ ث ر ط ا ئ ف ة كل منها تتلمع ثم تنطفئ وتذهب إ ل ى ش أ ن ه ا فهذا التعاقب في ا ل ا ل ت م ا ع والانطفاء يدل على شمس د ا ئ م ة ع ا ل ي ة كذلك يشهد تبدل ا ل ح ي ا ة والموت ومناوبتهما في هذه الموجودات ا ل س ي ا ر ة على بقائحي باق وعلى دوامه إ ن انتقال سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام في أ ث ن ا ء محاججته نمرود في ا ل إ م ا ت ة و ا ل إ ح ي ا ء إ ل ى إ ت ي ا ن الله سبحانه بالشمس من المشرق وتعجيز نمرود ب إ ت ي ا ن ه ا من المغرب و انتقال وترق من إ م ا ت ة و إ ح ي ا ء جزئيين إ ل ى إ م ا ت ة و إ ح ي ا ء كليين أي إ ل ى أ و س ع د ا ئ ر ة من دوائر ذلك الدليل و أ س ط ع ه ا وليس هو صعود إ ل ى دليل ظاهر وترك الدليل الخفي كما يقوله بعض المفسرين نعم إ ن هذه الموجودات مرايا ولكن مثلما الظلام يكون م ر آ ة للنور بحيث كلما اشتد الظلام ازداد سطوع النور فالموجودات أ ي ض ا من حيث ا ل ض د ي ة ومن جهات ك ث ي ر ة جدا تقوم مطام المرايا فمثلا إ ن الموجودات تؤدي و ظ ي ف ة ا ل م ر آ ة ب إ ظ ه ا ر ق د ر ة الصانع بعجزها وبيان غناه سبحانه بفقرها كذلك تدل بفنائها على بقائه سبحانه نعم إ ن لباس الجوع وجلباب الفقر الذي يلبسه سطح ا ل أ ر ض وما عليه من أ ش ج ا ر في موسم الشتاء وتبدل تلك الملابس بحلل الربيع ا ل ز ا ه ي ة ا ل ط ا ف ح ة بالغنى والثروات دليل على قدير مطلق ا ل ق د ر ة وعلى غني مطلق الغنى وعلى أ ن الموجودات م ر آ ة ص ا ف ي ة ل إ ظ ه ا ر قدرته ورحمته سبحانه نعم ل ك أ ن جميع الموجودات تقول بلسان حالها وتناجي ربها ب م ن ا ج ة و ي س القرني وتقول يا إ ل ه ن ا أ ن ت ربنا إ ذ نحن العبيد العاجزون عن ت ر ب ي ة أ ن ف س ن ا ف أ ن ت الذي تربينا و أ ن ت الخالق إ ذ نحن مخلوقون مصنوعون و أ ن ت الرزاق إ ذ نحن المحتاجون إ ل ى الرزق أ ي د ي ن ا ق ا ص ر ة ف أ ن ت الذي تخلقنا وترزقنا و أ ن ت المالك إ ذ نحن مملوكون يتصرف في أ م و ر ن ا غيرنا ف أ ن ت مالكنا و أ ن ت العزيز العظيم إ ذ نحن ا ل أ ذ ل ا ء لبسنا ثوب الذل ولكن علينا جلوات عز فنحن مرايا عزتك و أ ن ت الغني المطلق إ ذ نحن الفقراء يسلم إ ل ى يد فقرنا غنى يصل إ ل ى ما لا نقدر عليه ف أ ن ت الغني و أ ن ت الوهاب و أ ن ت الحي الباقي إ ذ نحن نموت نرى جلوه حياه د ا ئ م ة في موتنا وحياتنا و أ ن ت الباقي إ ذ نحن فانون نرى دوامك وبقاءك في فنائنا وزوالنا و أ ن ت المجيب و أ ن ت المعطي إ ذ نحن والموجودات كلها ن س أ ل ب أ ل س ن ة أ ق و ا ل ن ا و أ ح و ا ل ن ا ونصرخ ونتضرع ونستغيث فتتحقق مطالبنا وتنفذ رغباتنا وتوهب مقاصدنا ف أ ن ت المجيب يا إ ل ه ي وهكذا تناجي جميع الموجودات جزئيها وكليها ربها كويس أ القرني مناجاه م ع ن و ي ة وكل منها تؤدي و ظ ي ف ة ا ل م ر آ ة ويعلن كل موجود بعجزه وفقره وتقصيره ق د ر ة الله وكماله سبحانه ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة بيده الخير أ ي ان الخيرات كلها بيده الحسنات كلها في سجله ا ل آ ل ا ء كلها في خزينته لذا من يريد الخير ف ل ي س أ ل ه منه ومن يرغب في الاحسان فليتضرع إ ل ي ه نشير إ ل ى أ م ا ر ا ت دليل واسع جدا ولمعاته من أ د ل ة العلم ا ل إ ل ه ي التي لا تحصى إ ظ ه ا ر ا ل ح ق ي ق ة هذه ا ل ك ل م ة بجلاء فنقول إ ن الصانع الجليل الذي يوجد ويتصرف ب أ ف ع ا ل ه ا ل ظ ا ه ر ة في هذا الكون له علم محيط بكل شيء و إ ن ذلك العلم خ ا ص ة ل ا ز م ة ض ر و ر ي ة لذاته ا ل ج ل ي ل ة محال انتكاكه عنه اذ كما لا يتصور وجود ذات الشمس ب ل ا ض ي ا ء كذلك الصانع الجليل الذي أ و ج د هذه الموجودات بانتظام رائع لا يمكن ب أ ل و ف المرات أ ن ينفك علمه عنه فهذا العلم المحيط بكل شيء ضروري لتلك الذات ا ل ج ل ي ل ة فهو ضروري أ ي ض ا لكل شيء من حيث التعلق أ ي لا يمكن أ ن يتستر ويتخفى عنه أ ي شيء كان ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل اذ كما لا يمكن أ ن تتساءل الاشياء المبثوثه على سطح الارض الشمس وهي التي تقابلها دون حجاب كذلك لا يمكن بل م ح ان ل بألوف أ المرات ت ت س ا ر ل الاشياء عن نور علم ذلك العليم الجليل سبحانه وذلك لوجود الحضور اي ان كل شيء دون دائره نظره سبحانه ويقابله وضمن دائره شهوده جل وعلا وان علمه نافذ في كل شيء فلئن كان شعاع هذه الشمس الجامده ونور هذا الانسان العاجز وشعاع الاشعه السينيه التي لا تملك شعورا وامثالها من الاشعه اقول لئن كانت هذه الاشعه وهي حادثه ناقصه عارضه تشاهد انوارها كل ما يقابلها وتنفذ فيه فكيف بنور العلم ا ل أ ز ل ي الواجب المحيط الذاتي إ ذ ن لا بد الا يتستر عنه شيء قط ولا يبقى شيء خارجه قطعا وفي الكون من العلامات و ا ل آ ي ا ت ا ل م ب ث و ث ة ما لا يعد ولا يحصى كلها تشير إ ل ى هذه ا ل ح ق ي ق ة نورد منها ما ي أ ت ي إ ن جميع الحكم ا ل م ش ا ه د ة في الموجودات تشير إ ل ى ذلك العلم المحيط ل أ ن إ ن ج ا ز العمل ب ح ك م ة إ ن م ا يكون بالعلم وكذا ا ل ع ن ا ي ة والتزيين في الموجودات تشيران أ ي ض ا إ ل ى ذلك العلم المحيط ل أ ن الذي يعمل باللطف و ا ل ع ن ا ي ة لا بد أ ن ه يعلم و أ ن ه يعمل بعلم وكذا كل موجود من الموجودات المنتظم الموزون بميزان دقيق وكل ه ي ئ ة من هيئاتها ا ل م و ز و ن ة و ا ل م ق د ر ة أ ي ض ا تشير إ ل ى ذلك العلم المحيط ل أ ن أ د ا ء العمل بانتظام يكون بالعلم وكذا جميع العنايات والتزيينات تشير إ ل ى ذلك العلم ل أ ن الذي يخلق مصنوعاته بمكيال وميزان وتقدير و إ ت ق ا ن لا شك أ ن ه يعمل ما يشاء مستندا إ ل ى علم قوي وكذا جميع التقديرات ا ل م ن ت ظ م ة ا ل م ش ا ه د ة في الموجودات كلها و ا ل أ ش ك ا ل التي فصلت على وفق الحكم والمصالح والهيئات ا ل م ن ت ج ة و ا ل أ و ض ا ع ا ل م ث م ر ة التي نظمت وفق دساتير القضاء وضوابط القدر إ ن م ا تدل على علم محيط نعم تصوير ا ل أ ش ي ا ء على اختلافها تصويرا منتظما وتشكيل كل شيء بشكل مخصوص به وملائم لوجوده ولمصالح حياته إ ن م ا يكون بعلم محيط لا غير وكذا إ ر س ا ل ر ز ق لجميع ذوي ا ل ح ي ا ة من حيث لا يحتسب وفي الوقت المناسب وبشكل ملائم لكل واحد منها إ ن م ا يكون بعلم محيط ل أ ن الذي يرزق لا ريب أ ن ه يعلم حال من يحتاج إ ل ى ر ز ق ويعرفه ويعلم بوقت رزقه ويدرك حاجاته ثم يرزقه على أ ف ض ل ص و ر ة وكذا و ف ا ة جميع ذوي ا ل ح ي ا ة باجالها ا ل م ع ق و د ة بقانون من التعين مع تسترها بعنوان ا ل إ ب ه ا م تدل على علم محيط بكل شيء ل أ ن أ ج ل كل ط ا ئ ف ة من طوائف ذوي ا ل ح ي ا ة معين في زمن محدود بين حدين و إ ن كان لا يشاهد ظاهرا وقت معين لحلول اجال أ ف ر ا د ه ا لذا فالحفاظ على نتاج ذلك الشيء وثمرته ونواته بعد حلول أ ج ل ه يديم وظيفته ع ق ب ة ويحول الثمرات والنوى إ ل ى ح ي ا ة ج د ي د ة إ ن م ا يدل على ذلك العلم المحيط وكذا الطاف ا ل ر ح م ة ا ل س ا ب غ ة على الموجودات كلها كل بما يليق به إ ن م ا تدل على علم محيط ضمن ر ح م ة و ا س ع ة ل أ ن الذي يربي أ ط ف ا ل ذوي ا ل ح ي ا ة وصغارها باللبن ويغيث النباتات ا ل أ ر ض ي ة ا ل م ح ت ا ج ة إ ل ى الماء بالغيث لابد أ ن ه يعرف أ و ل ئ ك الصغار ويعلم بحاجاتهم ويرى تلك النباتات ويدرك ض ر و ر ة المطر لها ومن بعد ذلك يرسله إ ل ي ه ا وهكذا تدل جلوات لا تحد لرحمته ا ل و ا س ع ة سبحانه و ا ل م ك ل ل ة ب ا ل ع ن ا ي ة و ا ل ح ك م ة على علم محيط وكذا ما في إ ت ق ا ن ا ل ص ن ع ة ل ل أ ش ي ا ء كلها من اهتمام بالغ وتصوير بديع وتزيين فائق يدل على علم محيط ل أ ن انتقاء وضع منتظم حكيم مزين بديع من بين أ ل و ف ا ل أ و ض ا ع ا ل م خ ت ل ف ة ا ل م ح ت م ل ة إ ن م ا يكون بعلم نافذ فهذا النوع من الانتقاء في ا ل أ ش ي ا ء كلها يدل على علم محيط وكذا ا ل س ه و ل ة ا ل م ط ل ق ة في إ ي ج ا د ا ل أ ش ي ا ء و إ ب د ا ع ه ا بيسر تام تدل على علم كامل ل أ ن اليسر في عمل ما و ا ل س ه و ل ة في إ ي ج ا د وضع ما يتناسبان مع مدى العلم و ا ل م ه ا ر ة إ ذ كلما زاد العلم سهل العمل فبناء على هذا السر ننظر إ ل ى الموجودات فنرى أ ن ك ل منها م ع ج ز ة من معجزات ا ل ص ن ع ة و ا ل إ ب د ا ع و أ ن ه ا توجد إ ي ج ا د ا محيرا ل ل أ ل ب ا ب في منتهى اليسر و ا ل س ه و ل ة وبلا تكاليف ولا تكلف وفي أ ق ص ر وقت وفي أ ت م ص و ر ة م ع ج ز ة بمعنى أ ن هناك علما لا يحد له حدود يؤدي إ ل ى هذا العمل ب س ه و ل ة م ط ل ق ة وهكذا فالامارات ا ل م ذ ك و ر ة و أ م ث ا ل ه ا من أ ل و ف العلامات ا ل ص ا د ق ة تدل على أ ن الرب الجليل الذي يدبر شؤون الكون ويصرف أ م و ر ه له علم محيط بكل شيء فهو الذي يحيط علمه بجميع شؤون الشيء و ي أ ت ي عمله فيه وفق ذاك وحيث إ ن رب العالمين له علم كهذا فلا بد أ ن ه يرى ا ل إ ن س ا ن أ ي ض ا و أ ع م ا ل ا ل إ ن س ا ن كذلك ويعلم ما يليق به وما يستحقه فيعامله بمقتضى حكمته ورحمته فيا ايها ا ل إ ن س ا ن عد إلى رشدك إلى وتدبر في ع ظ م ة من يعلم بحالك و ي ر ا ط ب ك اعلم ذلك وانتبه و إ ذ ا قيل إ ن العلم وحده لا يكفي ف ا ل إ ر ا د ة ض ر و ر ي ة أ ي ض ا إ ذ إ ن لم تكن ا ل إ ر ا د ة م و ج و د ة فلا يكفي العلم وحده الجواب الموجودات كلها تدل على علم محيط وتشهد له كذلك تدل على ا ل إ ر ا د ة ا ل م ط ل ق ة لذلك العليم بكل شيء وذلك أ ن اعطاء تشخص في غ ا ي ة الانتظام لكل شيء ولاسيما لكل ذي ح ي ا ة باحتمال معين من بين احتمالات ك ث ي ر ة جدا و م خ ت ل ط ة بطريق منتج من بين طرق ك ث ي ر ة جدا و ع ق ي م ة وهو الذي يتردد ضمن إ م ك ا ن ا ت واحتمالات ك ث ي ر ة إ ن م ا يدل على إ ر ا د ة ك ل ي ة بجهات غير م ح د و د ة ل أ ن إ ع ط ا ء شكل موزون وتشخص منتظم المحسوب حسابه بميزان في منتهى ا ل د ق ة و ا ل ح س ا س ي ة وبمكيال دقيق ل ل غ ا ي ة مع انتظام في غ ا ي ة ا ل د ق ة و ا ل ر ق ة من بين إ م ك ا ن ا ت واحتمالات غير م ح د و د ة تحيط بوجود كل شيء وتحفه طرق ع ق ي م ة غير م ث م ر ة لا تحد وفي ه ض م عناصر ج ا م د ة م خ ت ل ط ة تسيل سيلا دون ميزان إ ن م ا يدل بالبداهه و ا ل ض ر و ر ة بل ب ا ل م ش ا ه د ة على أ ن ه أ ث ر ل إ ر ا د ة ك ل ي ة ل أ ن انتخاب وضع معين من بين أ و ض ا ع غير م ح د و د ة إ ن م ا يكون بتخصيص وترجيح ب وبقصد و ب ا ر ا د ة ويخصص بطلب وقصد فلا شك أ ن التخصيص يقتضي مخصصا والترجيح يستلزم مرجحا وما المخصص والمرجح إ ل ا ا ل إ ر ا د ة فمثلا إ ن إ ي ج ا د جسم ا ل إ ن س ا ن الشبيه ب م ا ك ن ة م ر ك ب ة من مئات ا ل أ ج ه ز ة ا ل م ت ب ا ي ن ة و ا ل آ ل ا ت ا ل م خ ت ل ف ة من ن ط ف ة و إ ي ج ا د الطير الذي يملك مئات الجوارح ا ل م خ ت ل ف ة من ب ي ض ة ب س ي ط ة و إ ي ج ا د ا ل ش ج ر ة التي لها مئات الفروع و ا ل أ ع ض ا ء ا ل م ت ن و ع ة من ب ذ ر ة ص غ ي ر ة هذا ا ل إ ي ج ا د لا ريب أ ن ه يدل على ا ل ق د ر ة والعلم كما يشهد ش ه ا د ة ق ا ط ع ة و ض ر و ر ي ة ل ل إ ر ا د ة ا ل ك ل ي ة لصانعها الجليل حيث إ ن ه سبحانه بتلك ا ل إ ر ا د ة يخصص كل ما يتطلبه ذلك الشيء ويعطي شكلا خاصا لكل جزء من أ ج ز ا ء ذلك الشيء ولكل عضو ولكل قسم منه فيلبسه وضعا معينا ح ا ص ل ا ل ك ل ا م كما أ ن تشابه ا ل أ ع ض ا ء ا ل م ه م ة في ا ل أ ش ي ا ء و ا ل أ ح ي ا ء مثلا من حيث ا ل أ س ا س والنتائج وتوافقها و إ ظ ه ا ر ه ا س ك ة و ا ح د ة و ع ل ا م ة و ا ح د ة من علامات ا ل و ح د ة يدل د ل ا ل ة ق ا ط ع ة على أ ن صانع جميع الحيوانات واحد أ ح د كذلك التشخصات ا ل م خ ت ل ف ة للحيوانات والتمييز الحكيم والتعيين الدقيق في سيماها مع اختلافها وتخالفها تدل د ل ا ل ة و ا ض ح ة على أ ن صانعها الواحد فاعل مختار ومريد يفعل ما يشاء فما شاء فعل وما لم ي ش أ لا يفعل فهو يعمل بقصد و إ ر ا د ة فهناك إ ذ ن دلالات وشهادات على العلم ا ل إ ل ه ي و ا ل إ ر ا د ة ا ل ر ب ا ن ي ة بعدد الموجودات بل بعدد شؤونها لذا ف إ ن نفي قسم من ا ل ف ل ا س ف ة ل ل إ ر ا د ة ا ل إ ل ه ي ة و إ ن ك ا ر قسم من أ ه ل البدع للقدر ا ل إ ل ه ي وادعاء ل قسم من أ ه ل الضلاله عدم اطلاعه سبحانه على الجزئيات و إ س ن ا د الطبيعيين لقسم من الموجودات إ ل ى ا ل ط ب ي ع ة و ا ل أ س ب ا ب كذب مضاعف وافتراء شنيع ترفضه الموجودات بعددها بل ضلاله وبلاهه أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف عدد الموجودات وشؤونها ل أ ن الذي يكذب شهادات ص ا د ق ة لا تحد يفتري كذبا غير محدود ومن هنا يمكنك أ ن تقيس كم هو عظم ا ل خ ط أ وكم هو عظم البعد عن ا ل ح ق ي ق ة وكم هو مناف للصواب و إ ج ح ا ف بالحق قول البعض عن قصد أ م ر طبيعي بدلا من قوله إ ن شاء الله إ ن شاء الله في ا ل أ م و ر التي لا تظهر للوجود إ ل ا بمشيئته سبحانه ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة وهو على كل شيء قدير أ ي لا يثقل عليه شيء فما من شيء في د ا ئ ر ة ا ل إ م ك ا ن إ ل ا وهو ق ا ب ر على أ ن يلبسه الوجود بكل س ه و ل ة ويسر فهذا ا ل أ م ر سهل عليه إ ل ى حد أ ن ه بمجرد أ م ر ه إ ل ي ه يحصل الشيء بمقتضى قوله تعالى إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون إ ذ كما أ ن صناعا ماهرا جدا ما إ ن يكاد تمس يده الشيء الا و ي ب د أ بالعمل ك ا ل م ا ك ي ن ة ويقال تعبيرا عن تلك ا ل س ر ع ة و ا ل م ه ا ر ة أ ن ذلك العمل وتلك ا ل ص ن ع ة سهل عليه ومسخر بيده حتى ك أ ن العمل يتم بمجرد أ م ر ه ومسه فالاعمال تنجز والمصنوعات توجد وكذلك ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ا ق د ر ة القدير للجلال م س خ ر ة في منتهى التسخير و م ن ق ا د ة انقيادا تاما و إ ن تلك ا ل ق د ر ة تعمل ا ل أ ش ي ا ء وتنجزها في منتهى ا ل س ه و ل ة وبلا م ع ا ل ج ة ولا ك ل ف ة حتى عبر ا ل ق ر آ ن الكريم عن ذلك بقوله تعالى إنما أمره إذا أمره أراد شيئا أ ن يقول له كن فيكون سنبين خمسا من ا ل أ س ر ا ر غير ا ل م ح د و د ة لهذه ا ل ح ق ي ق ة العظمى وذلك في خمس نكات أ و ل ا ه ا أ ن أ ع ظ م شيء سهل ويسير على ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ك أ ص غ ر شيء ف إ ي ج ا د نوع من ا ل أ ح ي ا ء بجميع أ ف ر ا د ه سهل ك إ ي ج ا د فرد واحد وخلق ا ل ج ن ة ا ل و ا س ع ة يسير عليها كيسر خلق الربيع وخلق الربيع سهل ك س ه و ل ة خلق ز ه ر ة و ا ح د ة ولقد أ و ض ح ن ا هذا السر في أ و ا خ ر ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة وفي بيان ا ل أ س ا س الثاني من ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة والعشرين وذلك في س ت ة من ا ل أ س ر ا ر ا ل ت م ث ي ل ي ة وهي سر ا ل ن و ر ا ن ي ة وسر ش ف ا ف ي ة وسر ا ل م ق ا ب ل ة وسر ا ل م و ا ز ن ة وسر الانتظام وسر ا ل ط ا ع ة وسر التجرد و أ ث ب ت ن ا هناك ب أ ن النجوم والذرات سيان في ا ل س ه و ل ة إ ز ا ء ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة و إ ن ه ا تخلق أ ف ر ا د ا غير محدودين ب س ه و ل ة خلق الفرد الواحد بلا تكلف ولا م ع ا ل ج ة ولما كانت هذه ا ل أ س ر ا ر ا ل س ت ة قد وضحت في تلكما الكلمتين نختصر الكلام هنا ونحيل إ ل ي ه م ا ثانيتها أ ن الدليل القاطع والبرهان ا ل ص ا ط ع على أ ن كل شيء سواء ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة هي أ ن ن ا نشاهد ب أ ع ي ن ن ا أ ن في إ ي ج ا د الحيوانات والنباتات منتهى ا ل إ ت ق ا ن و غ ا ي ة حسن الصنعه ضمن سخاء مطلق وكثره م ط ل ق ة ويشاهد فيها أ ي ض ا منتهى الامتياز والتفريق ضمن منتهى الاختلاط و ا ل ا ن ت ز ا ج ويشاهد فيها أ ي ض ا منتهى ا ل ق ي م ة ا ل ر ا ق ي ة في ا ل ص ن ع ة وجمال ا ل خ ل ق ة ضمن منتهى ا ل و ف ر ة و ا ل و س ع ة وتخلق ا ل أ ش ي ا ء في س ه و ل ة و س ر ع ة مطلقتين مع حاجتها إ ل ى أ ج ه ز ة ك ث ي ر مطلقة وزمان مديد ل إ ب ر ا ز ا ل ص ن ع ة ا ل م ت ق ن ة حتى ك أ ن تلك المعجزات ل ل ص ن ع ة ا ل ب د ي ع ة تبرز للوجود د ف ع ة من غير شيء فما نراه من ف ع ا ل ي ة ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل و ا س ع ة على سطح ا ل أ ر ض كافه وفي كل موسم تدل د ل ا ل ة ق ا ط ع ة على أ ن أ ك ب ر شيء إ ز ا ء هذه ا ل ق د ر ة التي هي منبع هذه ا ل ف ع ا ل ي ة سهل ويسير ك أ ص غ ر ه و أ ن إ ي ج ا د أ ف ر ا د غير محدودين و إ د ا ر ت ه م يسير عليها ك إ ي ج ا د فرد واحد و إ د ا ر ت ه ثالثتها أ ن أ ك ب ر كل ك أ ص غ ر جزء هين إ ز ا ء ق د ر ة الصانع القدير الذي يهيمن ب أ ف ع ا ل ه وتصريفه ا ل أ م و ر في الكون وكما هو مشاهد ف إ ي ج ا د الكلي ب ك ث ر ة من حيث الأفراد سهل ك إ ي ج ا د جزئي واحد ويمكن إ ظ ه ا ر إ ب د ا ع ا ل ص ن ع ة ا ل م ت ق ن ة في أ ص غ ر جزئي اعتيادي وينبع سر ا ل ح ك م ة لهذه ا ل ح ق ي ق ة من ث ل ا ث ة منابع الاول أ و ل إ د د ا ل ا ح د ي ة ث امداد ن ي يسر الوحدة ا ل و ا ح د ي ة أ ي ان كان كل شيء وكل ا ل أ ش ي ا ء ملكا لمالك واحد فعندئذ يمكن من حيث ا ل و ا ح د ي ة أ ن يحشد ق و ة جميع ا ل أ ش ي ا ء وراء كل شيء ويدبر أ م و ر جميع ا ل أ ش ي ا ء ب س ه و ل ة إ د ا ر ة الشيء الواحد و ل أ ج ل تقريب هذا السر إ ل ى ا ل أ ف ه ا م نقول في تمثيل ل بلد يحكمها سلطان واحد يستطيع أن يحشد قوة معنوية لجيش واحد يحشد يحكمها يستطيع معنوية كامل أن قوة وراء كل جندي من جنوده وذلك من حيث قانون ا ل س ل ط ن ة ا ل و ا ح د ة لذا يستطيع ذلك الجندي الفرد أ ن ياسر القائد ا ل أ ع ظ م للعدو بل يمكن أ ن يسيطر باسم سلطانه على من هو فوق ذلك القائد ثم إ ن ذلك السلطان مثلما يستخدم موظفا أ و جنديا ويدبر أ م و ر جميع الموظفين وجميع الجنود أ ي ض ا بسر س ل ط ن ة ا ل و ا ح د ة و ك أ ن ه يرسل كل شخص وكل شيء بسر سلطنته ا ل و ا ح د ة ل إ م د ا د أ ي فرد كان يمكن أ ن يستند كل فرد من أ ف ر ا د رعيته إ ل ى ق و ة جميع ا ل أ ف ر ا د أ ي يستطيع أ ن يستمد منها ولكن لو حلت حبال تلك ا ل و ا ح د ي ة للسلطنة و أ ص ب ح ت ا ل س ل ط ن ة س ا ئ ب ة وفوضى ف إ ن كل جندي عندئذ يفقد ب ا ل م ر ة ق و ة لا تحد ويهوي من مقام نفوذ رفيع ويصبح في مستوى إ ن س ا ن اعتيادي وعندها تنجم مشاكل ل ل إ د ا ر ة والاستخدام بعدد ا ل أ ف ر ا د كذلك ولله المثل ا ل أ ع ل ى فصانع هذا الكون لكونه واحدا فانه يحشد أ س م ا ء ه ا ل م ت و ج ه ة إ ل ى جميع ا ل أ ش ي ا ء تجاه كل شيء فيوجد المصنوع ب إ ت ق ا ن تام و ب ص و ر ة ر ا ئ ع ة و إ ن لزم ا ل أ م ر يتوجه بجميع ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى الشيء الواحد ويوجهها إ ل ي ه ويمده بها ويقويه بها وانه يخلق جميع ا ل أ ش ي ا ء أ ي ض ا بسر ا ل و ا ح د ي ة ويتصرف فيها ويدبر أ م و ر ه ا ك إ ي ج ا ب الشيء الواحد ومن هذا السر سر إ م د ا د ا ل و ح د ي ة تشاهد في الكائنات نوعيات ر ف ي ع ة ق ي م ة م ت ق ن ة جدا ضمن و ف ر ة م ط ل ق ة ورخص مطلق المنبع الثاني الذي هو يسر ا ل و ح د ة أ ي إ ن ا ل أ ف ع ا ل التي تتم ب أ ص و ل ا ل و ح د ة ومن مركز واحد بتصرف واحد مركز بتصرف وبقانون واحد تورث س ه و ل ة م ط ل ق ة بينما إ ن كانت تدار من مراكز م ت ع د د ة وبقوانين م ت ع د د ة و ب أ ي د م ت ع د د ة تنجم مشكلات ع و ي ص ة مثلا إ ذ ا جهز جميع أ ف ر ا د الجيش ب ا ل ا ع ت د ة والتجهيزات من مركز واحد وبقانون واحد و ب أ م ر قائد عظيم واحد يكون ا ل أ م ر سهلا س ه و ل ة تجهيز جندي واحد بينما إ ذ ا احيل التجهيز إ ل ى معامل م ت ف ر ق ة ومراكز م ت ع د د ة يلزم عندئذ لتجهيز جندي واحد جميع المعامل ا ل ع س ك ر ي ة التي تزود الجيش بالتجهيزات ا ل ل ا ز م ة بمعنى أ ن ه إ ذ ا اسند ا ل أ م ر إ ل ى ا ل و ح د ة ف إ ن تجهيز الجيش كاملا يكون سهلا كتجهيز جندي واحد ولكن إ ن لم يسند الى ا ل و ح د ة ف إ ن تزويد جندي واحد بالتجهيزات ا ل أ س ا س ي ة يولد مشاكل بعدد أ ف ر ا د الجيش وكذا إ ذ ا زودت ثمرات ش ج ر ة ما من حيث ا ل و ح د ة بالمادة الحياتية من مركز واحد وبقانون واحد واستنادا إلى واحد واستنادا واحد الثمرات إلى أولوف من مركز فإن جذر تتزود بها ب س ه و ل ة ك س ه و ل ة ث م ر ة و ا ح د ة بينما إ ذ ا ربطت كل ث م ر ة إ ل ى مراكز م ت ع د د ة وارسلت إ ل ى كل منها موادها ا ل ح ي ا ت ي ة عندها تنجم مشكلات بقدر عدد ثمرات ا ل ش ج ر ة ل أ ن المواد ا ل ح ي ا ت ي ة التي تلزم ش ج ر ة ك ا م ل ة تلزم كل ث م ر ة من الثمرات أ ي ض ا وهكذا فبمثل هذين التمثيلين ولله المثل الأعلى فان صانع هذا الكون لكونه واحدا أ ح د ا يفعل ما يريد ب ا ل و ح د ة و ل أ ن ه يفعل ب ا ل و ح د ة ت س ر جميع ا ل أ ش ي ا ء كالشيء الواحد فضلا عن أ ن ه يعمل الشيء الواحد ب إ ت ق ا ن تام ك ا ل أ ش ي ا ء جميعا ويخلق أ ف ر ا د ا لا حد لها في ق ي م ة ر ف ي ع ة فيظهر جوده المطلق بلسان هذا البذل المشاهد والرخص غير المتناهي ويظهر المتناهي بها سخاءه المطلق غير و خ ل المنبع ق ي ت ه ا ط ل ل ق ة ا م الثالث وهو تجلي ا ل أ ح د ي ة أ ي ان الصانع الجليل منزه عن الجسم و ا ل ج س م ا ن ي ة لذا لا يحصره زمان ولا يقيده مكان ولا يتداخل في حضوره وشهوده الكون والمكان ولا تحجب الوسائط و ا ل أ ج ر ا م فعله بالحجب فلا انقسام ولا تجزؤ في توجهه سبحانه ولا يمنع شيء شيئا يفعل ما لا يحد من ا ل أ ف ع ا ل كالفعل الواحد ولهذا ف إ ن ه يدرج م ع ن ا ش ج ر ة ض خ م ة جدا في ب ذ ر ة ص غ ي ر ة ويدرج العالم في فرد واحد ويدير أ م و ر العالم كله بيد قدرته ك إ د ا ر ة فرد واحد فكما أ و ض ح ن ا هذا السر في كلمات أ خ ر ى نقول أ ي ض ا إ ن ضوء الشمس الذي لا قيد له إ ل ى حد ما يدخل في كل شيء ل م ع حيث إ ن ه نوراني فلو واجهتها أ ل و ف بل ا ملايين المرايا ف إ ن صورتها ا ل ن و ر ا ن ي ة ا ل م ث ا ل ي ة تدخل في كل م ر آ ة دون انقسام كما هي في م ر آ ة و ا ح د ة فلو كانت ا ل م ر آ ة ذات ق ا ب ل ي ة ف إ ن الشمس بعظمتها يمكن أ ن تظهر فيها آ ث ا ر ه ا فلا يمنع شيء شيئا كي يدخل مثال الشمس في ا ل م ر آ ة ا ل و ا ح د ة كما في ا ل أ ل و ف منها ب س ه و ل ة ت ا م ة وهي توجد في مكان واحد ب س ه و ل ة وجودها في أ ل و ف ا ل أ م ا ك ن وتكون كل م ر آ ة وكل مكان مظهرا ل ج ل و ة تلك الشمس كما هي ل أ ل و ف ا ل أ م ا ك ن ولله المثل ا ل أ ع ل ى إ ن لصانع هذا الكون بسر توجه ا ل أ ح د ي ة بجميع صفاته ا ل ج ل ي ل ة التي هي أ ن و ا ر وبجميع أ س م ا ئ ه ا ل ح س ن ة التي هي ن و ر ا ن ي ة فيكون حاضرا ناظرا في كل مكان ولا يحده مكان ولا انقسام في توجهه سبحانه يفعل ما يريد فيما يشاء في كل مكان في آ ن واحد ومن دون تكلف ولا م ع ا ل ج ة ولا م ز ا ح م ة فبسر إ م د ا د ا ل و ا ح د ي ة ويسر ا ل و ح د ة وتجلي ا ل أ ح د ي ة هذه إ ذ ا اسندت جميع الموجودات إ ل ى الصانع الواحد فالموجودات كلها تسهل كالموجود الواحد ويكون كل موجود ذا ق ي م ة ع ا ل ي ة كالموجودات كلها من حيث ا ل إ ت ق ا ن و ا ل إ ب د ا ع كما أ ن دقائق ا ل ص ن ع ة ا ل م ت ق ن ة ا ل م و ج و د ة في كل موجود رغم ا ل و ف ر ة في الموجودات تبين هذه ا ل ح ق ي ق ة بينما إ ن لم تسند تلك الموجودات إ ل ى الصانع الواحد ب ا ل ذ ا ت ف إ ن كل موجود عندئذ يكون ذا مشاكل بقدر مشاكل الموجودات كلها و إ ن ق ي م ة الموجودات كلها تسقط إ ل ى ق ي م ة موجود واحد وفي هذه ا ل ح ا ل ة لا ي أ ت ي شيء إ ل ى الوجود أو إ ذ او ج د ف ل اذا وجد فلا قيمة له ولا يساوي شيئا ومن هذا السر تجد ا ل س ف ص ا ئ ي ي ن ا ل م غ ل ي ن في ا ل ف ل س ف ة السابقين فيها قد نظروا إ ل ى طريق الضلاله والكفر معرضين عن طريق الحق و ر أ و ا أ ن طريق الشرك ع و ي ص ة و ع س ي ر ة وغير م ع ق و ل ة قطعا ب أ ل و ف المرات من طريق التوحيد طريق الحق لذلك اضطروا إ ل ى إ ن ك ا ر وجود كل شيء و و ت خ ل ا عن ا ل ع ق ل ل ا ن ك ت ة ا ل ر ا ب ع ة إ ن إ ي ج ا د ا ل ج ن ة سهل ك إ ي ج ا د الربيع و إ ي ج ا د الربيع يسير ك إ ي ج ا د ز ه ر ة و ا ح د ة ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ق د ر ة رب العالمين الذي يصرف أ م و ر هذا الكون ب أ ف ع ا ل ه ا ل ظ ا ه ر ة ا ل م ش ه و د ة ويمكن أ ن تكون إ ز ا ء تلك ا ل ق د ر ة ق ي م ة محاسن ا ل ص ن ع ة البديعه ل ز ه ر ة و ا ح د ة ولطف خلقتها ب ق ي م ة ل ط ا ف ة الربيع الزاهر إ ن سر هذه ا ل ح ق ي ق ة ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ا ل أ و ل الوجوب والتجرد في الصانع الجليل الثاني عدم التقيد مع م ب ا ي ن ة ماهيته الثالث عدم التحيز مع عدم التجزؤ السر ا ل أ و ل إ ن الوجوب والتجرد يسببان ا ل س ه و ل ة ا ل م ط ل ق ة واليسر المطلق هذا السر عميق ل ل غ ا ي ة ودقيق ل ل غ ا ي ة وسنقربه بتمثيل إ ل ى الفهم وذلك إ ن مراتب الوجود م خ ت ل ف ة وعوالم الموجودات م ت ب ا ي ن ة لذا ف إ ن ذ ر ة من ط ب ق ة وجود ذات رسوخ في الوجود تعدل جبلا من ط ب ق ة وجود أ ق ل منها رسوخا وتستوعب ذلك الجبل فمثلا إ ن ا ل ق و ة ا ل ح ا ف ظ ة ا ل م و ج و د ة في ا ل إ ن س ا ن وهي لا تعدل ح ب ة خ د ر من عالم ا ل ش ه ا د ة تستوعب وجودا من عالم المعنى بمقدار م ك ت ب ة ض خ م ة و إ ن م ر آ ة ص غ ي ر ة صغر الارثر من العالم الخارجي تضم م د ي ن ة ع ظ ي م ة جدا من ط ب ق ة وجود من عالم المثال فلو كانت لتلك المراه ولتلك ا ل ق و ة ا ل ح ا ف ظ ة من العالم الخارجي شعور و ق و ة ل ل إ ي ج ا د ل أ ح د ث ت تحولات وتصرفات غير م ح د و د ة في ذلك الوجود المعنوي والمثالي رغم ما فيهما من ق و ة وجود خارجي صغير ضئيل وهذا يعني أ ن ه كلما ترسخ الوجود ازداد ق و ة فالشيء القليل ي أ خ ذ حكم الكثير ولا سيما إ ن كان الوجود مجردا عن ا ل م ا د ة ولم يدخل تحت ضوابط القيد وكسب الرسوخ التام ف إ ن ج ل و ة ج ز ئ ي ة منه تستطيع أ ن تدير عوالم ك ث ي ر ة من سائر الطبقات ا ل خ ف ي ف ة من عالم الوجود ولله المثل ا ل أ ع ل ى أ ن الصانع الجليل لهذا الكون العظيم هو واجب الوجود أ ي ان وجوده ذاتي أ ز ل ي أ ب د ي عدمه ممتنع زواله محال وان وجوده أ ر س خ ط ب ق ة من طبقات الوجود و أ ر س ا ه ا و أ ق و ا ه ا و أ ك م ل ه ا بينما سائر طبقات الوجود ب ا ل ن س ب ة لوجوده سبحانه ب م ث ا ب ة ظل في منتهى الضعف و إ ن هذا الوجود واجب راسخ ذو ح ق ي ق ة إ ل ى حد عظيم ووجود الممكنات خفيف وضعيف في منتهى الخفة والضعف بحيث دفع الشيخ محي الدين بن عربي و أ م ث ا ل ه الكثيرين من أ ه ل التحقيق أ ن ينزلوا سائر طبقات الوجود م ن ز ل ة ا ل أ و ه ا م والخيالات فقالوا لا موجود إ ل ا هو وقرروا أ ن ه لا ينبغي أ ن يقال لما سوى الوجود الواجب وجودا إ ذ لا تستحق هذه ا ل أ ن و ا ع من الوجود عنوان الوجود وهكذا فوجود الموجودات التي هي ع ر ض ي ة و ح ا د ث ة وثبوت الممكنات التي لا قرار ولا ق و ة لها يسير في منتهى ا ل ي س ر إ ذ ا ء ق د ر ة واجب الوجوب ا ل ذ ا ت ي ة ا ل و ا ج ب ة فاحياء جميع ا ل أ ر و ا ح في الحشر ا ل أ ع ظ م ومحاكمتها سهل ويسير على تلك ا ل ق د ر ة ك س ه و ل ة حشر و إ ح ي ا ء ا ل أ و ر ا ق و ا ل أ ز ه ا ر والثمار في الربيع بل في ح د ي ق ة ص غ ي ر ة بل في ش ج ر ة السر الثاني إ ن م ب ا ي ن ة ا ل م ا ه ي ة مع عدم التقيد يسببان ا ل س ه و ل ة ا ل م ط ل ق ة وذلك أ ن صانع الكون جل جلاله ليس من جنس الكون بلا شك فلا تشبه ماهيته أ ي ه م ا ه ي ة كانت لذا ف إ ن الموانع والقيود التي هي ضمن د ا ئ ر ة الكائنات لا تتمكن قطعا أ ن تعترض إ ج ر ا ء ا ت ه وتقيدها فهو ا ل ق ا د ر على إ دارا ة ل ك و ن ك ل ه في آ ن واحد ويتصرف فيه تصرفا مباشرا فلو أحيل تصريف الأمور وأفعاله الظاهرة في ه ت ص ر ف ا مباشره فلا و ح ي ل ت ص ل ي ف ا ل أ م و ر و أ ف ع ا لها ل ظ ا ه ر ة في ا ل ك و ن إ ل ى ا ل ك ا ئ ن ا ت أ ن ف س ه ا لنجمت من ا ل م ش ك ل ا ت و ا ل ا خ ت ل ا ط ا ت ا ل كثير ة ب ح ي ث لا ي ب ق ى أ ي ا ن ت ظ ا م أ ص ل ن ولا أ ي شيء في الوجود بل ل اي أ ت ي أ ص ل ن ايلو جود فمثلا لو احيلت ا ل م ه ا ر ة في بناء ا ل ق ب ة إ ل ى أ ح ج ا ر ه ا وفوض ما يخص الضابط في إ د ا ر ة الفوج إ ل ى الجنود أ ن ف س ه م ف إ م ا لا تحصل تلك ا ل ن ت ي ج ة ولا ت أ ت ي إ ل ى الوجود أ ص ل ا أ و يحدث فوضى من عدم الانتظام ومشكلات واختلاط ا ل أ م و ر بينما إ ذ ا اسندت ا ل م ه ا ر ة في بناء القبب إ ل ى صناع ليس من نوع الحجر وفوضت إ د ا ر ة الجنود في الفوج إ ل ى ضابط حاز م ا ه ي ة الضابط من حيث ا ل ر ت ب ة ف إ ن ا ل ص ن ع ة تسهل و ا ل إ د ا ر ة تتيسر حيث إ ن ا ل أ ح ج ا ر وكذا الجنود يمنع أ ح د ه ا ا ل آ خ ر بينما البناء والضابط ينظران ويتوجهان ويديران كل ن ق ط ة من نقاط البناء أ و الجنود دون مانع أ و عائق و ل ل ه المثل ا ل أ ع ل ى إ ن ا ل م ا ه ي ة ا ل م ق د س ة لواجب الوجود ليست من جنس م ا ه ي ة الممكنات بل جميع حقائق الكائنات ليست إ ل ا أ ش ع ة لاسم الحق الذي هو اسم من ا ل أ س م ا ء الحسنى لتلك ا ل م ا ه ي ة ولما كانت ماهيته ا ل م ق د س ة و ا ج ب ة الوجود و م ج ر د ة عن ا ل م ا د ة و م خ ا ل ف ة للماهيات كافه اذ لا مثل ولا مثال ولا مثيل لها ف إ ن إ د ا ر ة الكون إ ذ ن وتربيته ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ق د ر ة ذلك الرب الجليل ا ل أ ز ل ي ة سهل ك إ د ا ر ة الربيع بل ك إ د ا ر ة ش ج ر ة و ا ح د ة و إ ي ج ا د الحشر ا ل أ ع ظ م والدار ا ل ا خ ر ة و ا ل ج ن ة وجهنم سهل ك أ ح ي ا ء ا ل أ ش ج ا ر مجددا في الربيع بعد موتها في الخريف السر الثالث إ ن عدم التحيز وعدم التجزء سبب ل ل س ه و ل ة ا ل م ط ل ق ة وذلك أ ن الصانع القدير ا ل م كان منزها عن المكان فهو حاضر إ ذ ن بقدرته في كل مكان قطعا وحيث لا ت ج ز أ و ل ا ا ن ق س ا م فيمكن إ ذ ن أ ن يتوجه إ ل ى كل شيء بجميع أ س م ا ئ ه الحسنى وحيث إ ن ه حاضر في كل مكان ومتوجه إ ل ى كل شيء ف إ ن الموجودات والوسائط و ا ل أ ج ر ا م لا تعيق أ ف ع ا ل ه ولا تمانعها بل لو افترضت ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل أ ش ي ا ء ولا ح ا ج ة إ ل ي ه ا أ ص ل ا ف إ ن ه ا تصبح وسائل تسهيل ووسائط وصول ا ل ح ي ا ة و أ س ب ا ب ا ل ل س ر ع ة في إ ن ج ا ز ا ل أ ف ع ا ل ك أ س ل ا ك الكهرباء و أ غ ص ا ن ا ل ش ج ر ة و أ ع ص ا ب ا ل إ ن س ا ن فلا تعويق إ ذ ن ولا تقييد ولا تمانع ولا م د ا خ ل ة قطعا إ ذ كل شيء ب م ث ا ب ة و س ي ل ة تسهيل ووساطة ص أ ي لا ح ا ج ة إ ل ى شيء من حيث ا ل ط ا ع ة و ا ل ق ي ا د تجاه تصاريف ق د ر ة القدير الجليل وحتى لو افترضت ا ل ح ا ج ة ولا ح ا ج ة أ ص ل ا ف إ ن ا ل أ ش ي ا ء تكون وسائل تسهيل ووسائط تيسير حاصل الكلام إ ن الصانع القدير يخلق كل شيء بما يليق به بلا ك ل ف ة ولا م ع ا ل ج ة ولا مباشره ة وفي م ن ت ى السهولة والسرعة فهو سبحانه يوجد الكليات ب س ه و ل ة إ ي ج ا د الجزئيات ويخلق الجزئيات ب إ ت ق ا ن الكليات نعم إ ن خالق الكليات والسماوات و ا ل أ ر ض هو خالق الجزئيات و أ ف ر ا د ذوي ا ل ح ي ا ة من الجزئيات التي تضمها السماوات و ا ل أ ر ض وليس غيره ل أ ن تلك الجزئيات ا ل ص غ ي ر ة إ ن م ا هي مثال مصغر لتلك الكليات وثمراتها ونواها وان من كان خالقا لتلك الجزئيات لا شك أ ن ه هو الخالق لما يحيط بها من العناصر والسماوات و ا ل أ ر ض ل أ ن ن ا نشاهد أ ن الجزئيات في حكم ن و ا بالنسبة للكليات ونسخة مصغرة منها لذا لا العناصر الكلية والسماوات والأرض خالق الجزئيات بد تلك ونسخة أن تكون مصغرة في يد خالق تلك الجزئيات كي يمكن أ ن يدرج خ ل ا ص ة تلك الموجودات ا ل ك ل ي ة و ا ل م ح ي ط ة ومعانيها ونماذجها في تلك الجزئيات التي هي نماذجها ا ل م ص غ ر ة على وفق دساتير حكمته وموازين علمه نعم إ ن الجزئيات ليست ق ا ص ر ة عن الكليات من حيث عجائب ا ل ص ن ع ة وغرائب الخلق ف ا ل أ ز ه ا ر ليست أ د ن ى جمالا من النجوم ا ل ز ا ه ر ة ولا البذور أ ح ط ق ي م ة من ا ل أ ش ج ا ر ا ل ي ا ف ع ة بل ا ل ش ج ر ة ا ل م ع ن و ي ة ا ل م د ر ج ة بنقش القدر في ا ل ب ذ ر ة ا ل ص غ ي ر ة أ ع ج ب من ا ل ش ج ر ة ا ل م ج س م ة بنسج ا ل ق د ر ة في البستان و إ ن خلق ا ل إ ن س ا ن أ ع ج ب من خلق العالم فكما لو كتب ق ر آ ن ا ل ح ك م ة بذرات ا ل أ ث ي ر على جوهر فرد يمكن أ ن يكون أ ع ظ م ق ي م ة من ق ر آ ن ا ل ع ظ م ة ا ل م ك ت و ب ة على السماوات بالنجوم كذلك هناك كثير جدا من الجزئيات هي أ ر ق ى من الكليات من حيث ا ل ص ن ع ة النكته د في ي إ ج الخامسه د ا أ ش ي ا ا ء و ل م ل و ق ت ن منتهى ا ل ي ر و ا ل س و ومنتهى ل السرعة ة فوجود ي إنجاز الأفعال ف ا ل أ ش ي ا ء بهذه ا ل س ه و ل ة غير ا ل م ح د و د ة و ا ل س ر ع ة ا ل م ت ن ا ه ي ة ي و ل ث قناعه قاطعه لدى أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ن إ ي ج ا د ا ل ج ن ة إ ز ا ء ق د ر ة خالق المخلوقات سهل ك إ ي ج ا د الربيع والربيع كالبستان والبستان ك ا ل ز ه ر ة و إ ن حشر البشر ق ا ط ب ة وبعثهم سهل ك س ه و ل ة إ م ا ت ة فرد وبعثه وذلك مضمون ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس و ا ح د ة إ ن الله سميع بصير وكذا ف إ ن إ ح ي ا ء جميع الناس يوم الحشر ا ل أ ع ظ م يسير كيسر جمع الجنود المتفرقين في ا ل ا س ت ر ا ح ة بصوت منبوق وهو مضمون ص ر ا ح ة ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ن كانت إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هم جميع لدينا محضرون فهذه ا ل س ر ع ة غير ا ل م ت ن ا ه ي ة و ا ل س ه و ل ة غير ا ل م ح د و د ة مع أ ن ه ا ب ا ل ب د ا ه ة دليل قاطع وبرهان يقيني على كمال ق د ر ة الصانع جل جلاله و س ه و ل ة كل شيء ب ا ل ن س ب ة له إ ل ا أ ن ه ا أ ص ب ح ت سببا للالتباس على أ ه ل الضلاله فالتبس في نظرهم تشكيل ا ل أ ش ي ا ء و إ ي ج ا د ه ا ب ق د ر ة الصانع الجليل الذي هو سهل ب د ر ج ة الوجوب وتشكل ا ل أ ش ي ا ء بنفسها والذي هو محال بألف محال بألف اذ لانهم يرون مجيء بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ع ت ا د ة إ ل ى الوجود في غ ا ي ة ا ل س ه و ل ة فيتوهمون أ ن ه ا لا تخلق بل تتشكل بنفسها فتأمل في ويفتحون أوصاف المحالات تعطى ذرات أبوابا أن الحماقة المطلقة عدمها من يلزم من مخلوق الكمال السحيق حيث يجعلون دليل القدرة المطلقة دليلا على لا لها كل كل حيث نهاية درك ذرة عندئذ إذ التي هي لازمة ذاتية للصانع الجليل هي ك ا ل ق د ر ة ا ل م ط ل ق ة والعلم المحيط و أ م ث ا ل ه ا حتى تتمكن من تشكيل نفسها بنفسها الكلمة الحادية عشرة وإليه المصير أي إليه المآب من دار الفناء إلى دار البقاء وإليه الرجعة في المقر الأبدي للقديم الباقي وإليه إليه إلى وإليه للقديم من عشرة أي في و إ ل ي ه المساق من د ا ئ ر ة ا ل أ س ب ا ب ا ل ك ث ي ر ة إ ل ى د ا ئ ر ة ق د ر ة الواحد ا ل أ ح د و إ ل ي ه المضي من الدنيا إ ل ى ا ل آ خ ر ة أ ي مرجعكم إ ن م ا هو ديوانه و م ل ج أ ك م إ ن م ا هو رحمته وهكذا تفيد هذه ا ل ك ل م ة كثيرا من أ م ث ا ل هذه الحقائق أ م ا ما في هذه الحقائق من ا ل ح ق ي ق ة التي تفيد الرجوع إ ل ى ا ل ج ن ة ونيل ا ل س ع ا د ة الأبدية فقد أ ث ب ت ن اثبتت ه ا إ ا ا قاطعا لا د ع حاجة إ ل ى بيان و ذ ل ك في عشر في البراهين الاثنى القاطعة ا ل ل عشر ك م ة ا ل ع الكلمتان ش ر ة وفي ا أ س س الستة التي تتضمنها ة ا ل س ع ع ة و و ا ل ش ر و د ل ان ئ ل الكثيرة القاطعة الشمس تلكم ل ل ه مغيرها ا ا ا ك أثبتت بقطعية شروق الشمس بعد وقد بعد م أن ا ل ح ي ا ة التي هي شمس م ع ن و ي ة لهذه الدنيا ستطلع طلوعا باقيا صباح الحشر بعد غروبها بخراب الدنيا وسيفوز قسم من الجن والانس ب ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة وينال قسم منها الشقاء الدائم ولما كانت الكلمتان ا ل ع ا ش ر ة و ا ل ت ا س ع ة والعشرون قد أ ث ب ت ت هذه ا ل ح ق ي ق ة على أ ت م وجه نحيل الكلام إ ل ي ه م ا ونقول إ ن الصانع الحكيم لهذا الكون والخالق الحكيم لهذا ا ل إ ن س ا ن الذي له علم محيط مطلق و إ ر ا د ة ك ل ي ة م ط ل ق ة و ق د ر ة م ط ل ق ة كما أ ث ب ت ت في التوضيحات ا ل س ا ب ق ة إ ث ب ا ت ا قاطعا قد وعد ب ا ل ج ن ة و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة للمؤمنين في جميع كتبه وصحفه ا ل س م ا و ي ة و إ ذ قد وعد فلا شك أ ن ه سينجزه ل أ ن إ خ ل ا ف الوعد محال عليه إ ذ إ ن عدم إ ي ف ا ء الوعد نقص مشين والكامل المطلق منزه عن النقص ومقدس عنه و إ ن عدم إ ن ج ا ز الموعود إ م ا أ ن ه ناتج من الجهل أ و العجز والحال أ ن ه محال في حق ذلك القدير المطلق والعليم بكل شيء الجهل والعجز قطعا فخلف الوعد إ ذ ن محال ثم إ ن جميع ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام وفي مقدمتهم فخر العالم صلى الله عليه وسلم وجميع ا ل أ و ل ي ا ء وجميع ا ل أ ص ف ي ا ء وجميع المؤمنين ي س أ ل و ن دوما ذلك الرحيم الكريم ما وعده من س ع ا د ة أ ب د ي ة ويتضرعون إ ل ي ه ويطلبونها منه فضلا عن أ ن ه م ي س أ ل و ن ه ا مع جميع أ س م ا ئ ه الحسنى ل أ ن أ س م ا ء ه وفي ا ل م ق د م ة ر أ ف ت ه ورحمته وعدالته وحكمته واسم الرحمن والرحيم واسم العادل والحكيم وربوبيته ا ل م ط ل ق ة وسلطنته ا ل م ه ي ب ة واسم الرب واسم الله سبحانه وتعالى وامثالها من اكثر الاسماء الحسنى تقتضي ا ل ا خ ر ة و ا ل س ع ا د ة ا ل ا ب د ي ة وتستلزمها وتشهد لتحققها وتدل عليها بل ان جميع الموجودات بجميع حقائقها تشير الى دار ا ل ا خ ر ة كما اثبت في ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة ثم ان ا ل ق ر آ ن الحكيم ب أ ل و ف اياته ا ل ج ل ي ل ة وبينات براهينه ا ل ص ا د ق ة ا ل ق ا ط ع ة تدل على تلك ا ل ح ق ي ق ة وتعلمها ثم إ ن الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم وهو فخر ا ل إ ن س ا ن ي ة قد درس تلك ا ل ح ق ي ق ة وعلمها مستندا إ ل ى أ ل و ف معجزاته ا ل ب ا ه ر ة طوال حياته ا ل م ب ا ر ك ة وبكل ما آ ت ا ه الله من ق و ة و أ ث ب ت ه ا و أ ع ل ن ه ا وشاهدها و أ ش ه د ه ا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه بعدد أ ن ف ا س أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة وشرنا ح ونشره ا ورفقاه وصاحبه سعيدا ووالدين ا و إ خ و ا ن ن ا وخواتنا أ تحت لوائه ورزقنا شفاعه ودخلنا أ ا ل ج ن ة مع آ ل ه وصحبه أ ا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين آ م ي ن آ م ي ن ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب رب ش ح لي صدري ويسر لي أ م ر ي واحلل ع ق د ة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم ذيل ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة من المكتوب العشرين باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون سؤال لقد ذكرت في مواطن ع د ي د ة أ ن في ا ل و ح د ة منتهى ا ل س ه و ل ة وفي ا ل ك ث ر ة والشرك غ ا ي ة الصعوبات وتقول أ ي ض ا إ ن في ا ل و ح د ة س ه و ل ة ب د ر ج ة الوجوب وفي الشرك ص ع و ب ة ب د ر ج ة الامتناع والحال أ ن ما بينته من المشكلات والمحالات تجري أ ي ض ا في ج ه ة ا ل و ح د ة فمثلا تقول إ ن لم تكن الذرات م أ م و ر ا ت يلزم أ ن يكون في كل ذ ر ة إ م ا علم محيط و ق د ر ة م ط ل ق ة او مكائن ومطابع م ع ن و ي ة غير م ح د و د ة وهذا محال ب م ئ ة ضعف بينما لو اصبحت تلك الذرات مامورات ا ل ه ي ة يلزم ايضا ان تكون مظهرا لتلك الامور كي تستطيع القيام بالوظائف التي ا ن ي ق ت بها وهي وظائف لا تحد الجواب لقد اثبتنا في كلمات ك ث ي ر ة انه اذا اسند ايجاد الموجودات كلها الى صانع واحد يكون ا ل أ م ر سهلا هينا ب س ه و ل ة إ ي ج ا د موجود واحد وان اسند إ ل ى ا ل أ س ب ا ب ا ل ك ث ي ر ة و ا ل ط ب ي ع ة ف إ ن خلق د ب ا ب ه و ا ح د ة يكون صعبا كخلق السماوات ويكون خلق ا ل ز ه ر ة عسيرا بقدر خلق الربيع وكذا ا ل ث م ر ة بقدر البستان ولما كانت هذه ا ل م س أ ل ة قد وضحت و أ ث ب ت ت في كلمات أ خ ر ى نحيل إليها إ ل ا أ ن ن نشير ا ه ن ا ب ث ل ا ث إ ش ا ر ا ت في ث ل ا ث ت م ث ي ل ا ت ت ح ق ق من ئ ا نفس تجاهها ذ ه ل ح ق ق ي ة ا ل ت م ث ي ل الأول إن ذ ر ة صغيرة ش ف ا ف ة لا ع ة لا ت س ع ن و ر ع و د ث ق ا ب بالذات ولا ت ك و ن م ص د ر ا لا ي م ك ن أ ن ي ك و ن ل ه ن و ر ب ا ل أ ص ا ل ة بقدر ج ر م ه و بمقدار ما هي ت ه ك ذ ر ة ج ز ئ ي ة و ل ك ن إ ذ ا م ن ت س ب ت إ ل ى الشمس وفتحت عينها تجاهها ونظرت إ ل ي ه ا ف إ ن تلك ا ل ذ ر ة ا ل ص غ ي ر ة يمكن أ ن تستوعب تلك الشمس ب ب ي ا ئ ه ا و أ ل و ا ن ه ا ا ل س ب ع ة وحرارتها حتى بمسافتها وتنال نوعا من مظاهر تجليها ا ل أ ع ظ م بمعنى أ ن تلك ا ل ذ ر ة إ ن بقيت س ا ئ ب ة دون انتساب م س ت ن د ة إ ل ى ذاتها لا تعمل شيئا إ ل ا بقدر ا ل ذ ر ة ولكن إ ن عدت م أ م و ر ه لدى الشمس و م ن س و ب ة إ ل ي ه ا و م ر آ ة لها ف إ ن ه ا تستطيع أ ن تظهر قسما من نماذج ج ز ئ ي ة ل إ ج ر ا ء ا ت الشمس ولله المثل ا ل أ ع ل ى ف إ ن كل موجود حتى كل ذ ر ة إ ذ ا اسندت إ ل ى ا ل ك ث ر ة والشرك و إ ل ى ا ل أ س ب ا ب و إ ل ى ا ل ط ب ي ع ة و إ ل ى نفسها فاما أ ن تكون كل ذ ر ة وكل موجود م ا ل ك ة لعلم محيط بكل شيء ولقدره م ط ل ق ة أ و تتشكل فيها مطابع ومكائن م ع ن و ي ة لا حد لها كي تؤدي أ ع م ا ل ه ا التي أ و د ع ت فيها ولكن إ ذ ا أ س ن د ت تلك الذرات إ ل ى الواحد ا ل أ ح د فعندئذ ينتسب إ ل ي ه كل مصنوع وكل ذ ر ة ويكون كالموظف ا ل م أ م و ر لديه وانتسابه هذا يجعله ينال تجليا منه وبهذه الحظوة والانتساب يستند فينجز من وقدرة إلى علم مطلق وقدرة مطلقة التمثيل أ ع م من, الأعمال ويؤدي من الوظائف ما ا الوظائف ل ويؤدي يفوق و ق ه ب ل المرات وذلك بقوة خالقه وبسر ذلك الاستناد والانتساب ل ا ا ي ي ن م وبسر ت بقوة الثاني أ خ و ا ن أ ح د ه م ا شجاع يعتمد على نفسه ويعتد ب بها و ا ل آ خ ر شهم غيور يملك ح م ي ة الدفاع عن الوطن فعند نشوب الحرب لا ينتسب ا ل أ و ل الى ا ل د و ل ة لاعتداده بنفسه بل يرغب أ ن يؤدي ا ل أ ع م ا ل بنفسه مما يضطره هذا إ ل ى حمل منابع قوته على ظهره ويلجئه إ ل ى نقل تجهيزاته واعتاده بقدرته ا ل م ح د و د ة لذا لا يستطيع هذا أ ن يحارب العدو إ ل ا بمقدار تلك ا ل ق و ة ا ل ش خ ص ي ة ا ل ض ئ ي ل ة فتراه لا يستطيع أ ن يجابه الا إ ق و ة عريف في الجيش لا أ ك ث ر أ م ا ا ل أ خ ا ل آ خ ر غير المعتد بنفسه بل يعد نفسه عاجزا لا ق و ة له فانتسب إ ل ى السلطان وانخرط في سلك الجنديه ف أ ص ب ح جيش ا ل د و ل ة العظيم ن ق ط ة استناد له بذلك الانتساب وخاض غمار الحرب ب ق و ة م ع ن و ي ة ع ظ ي م ة يمدها ذلك الانتساب تعادل ق و ة جيش عظيم حيث يمكن للسلطان أ ن يحشدها له فحارب العدو حتى جابه مشيرا عظيما من العدو المغلوب فامسك به اسيرا وجلبه الى معسكره باسم السلطان وسر هذه ا ل ح ا ل ة وحكمتها هي ان الشخص الاول السائب لكونه مضطرا الى حمل منابع قوته وتجهيزاته لم يقدر الا على عمل جزئي جدا اما هذا الموظف فليس مضطرا الى حمل منابع قوته بنفسه بل يحمل عنه ذلك الجيش ب أ م ر السلطان فيربط نفسه بتلك ا ل ق و ة ا ل ع ظ ي م ة بالانتساب كمن يربط جهاز هاتفه بسلك بسيط ب أ س ل ا ك هواتف ا ل د و ل ة ولله المثل ا ل أ ع ل ى إ ذ ا اسند كل مخلوق وكل ذ ر ة م ب ا ش ر ة إ ل ى الواحد ا ل أ ح د وانتسب إ ل ي ه فعندئذ يهدم النمل صرح فرعون ويهلكه ف ي س ر ع البعوض ونمرود ويقذفه إ ل ى جهنم وبئس المصير وتدخل ج ر ث و م ة ص غ ي ر ة ظالما جبارا القبر وتصبح ب د ر ة الصنوبر ا ل ص غ ي ر ة ب م ث ا ب ة مصنع ل ش ج ر ة الصنوبر ا ل ض خ م ة ض خ ا م ة الجبل وتتمكن ذرات الهواء أ ن تؤدي من أ ع م ا ل م ن ت ظ م ة م خ ت ل ف ة ل ل أ ز ه ا ر والثمرات وتدخل في تشكيلاتها ا ل م ت ن و ع ة كل ذلك بحول سيد المخلوق و ب ق و ة ذلك الانتساب فهذه ا ل س ه و ل ة ا ل م ش ا ه د ة كلها ن ا ب ع ة ب ا ل ب د ا ه ة من التوظيف والانتساب بينما إ ذ ا انقلب ا ل أ م ر إ ل ى التسيب والفوضى وترك الحبل على غاربه وعلى نفس الشيء و ا ل أ س ب ا ب و ا ل ك ث ر ة وسلك طريق الشرك فعندئذ لا ينجز الشيء من ا ل أ ع م ا ل إ ل ا بقدر جرمه ومقدار شعوره التمثيل الثالث صديقان يرغبان في ك ت ا ب ة بحث يحوي معلومات إ ح ص ا ئ ي ة ج غ ر ا ف ي ة حول بلاد لم يشاهداها أ ص ل ا ف أ ح د ه م ا ينتسب إ ل ى سلطان تلك البلاد ويدخل د ا ئ ر ة البريد والبرق ويتم معاملات ربط خط هاتفه ببداله ا ل د و ل ة لقاء أ ج ر ة ز ه ي د ة ويتمكن بهذه ا ل و س ي ل ة أ ن يتصل مع الجهات ويتسلم منها المعلومات وهكذا كتب بحثا فيما يخص ا ل إ ح ص ا ئ ي ا ت ا ل ج غ ر ا ف ي ة في غ ا ي ة ا ل ج و د ة و ا ل إ ت ق ا ن و ا ل ع ل م ي ة أ م ا ا ل آ خ ر ف إ م ا أ ن ه سيسيح دوما طوال خمسين س ن ة ويقتحم المصاعب والمهالك ليشاهد تلك ا ل أ م ا ك ن بنفسه وليسمع ا ل أ ح د ا ث بنفسه أ و ينفق ملايين الليرات ليمد أ س ل ا ك الهاتف كما هي ل ل د و ل ة ويكون مالكا ل أ ج ه ز ة ا ل م خ ا ب ر ة ا ل ب ر ق ي ة كما للسلطان كي يكون بحثه قيما كبحث صاحبه ولله المثل ا ل أ ع ل ى إ ذ ا اسندت المخلوقات غير ا ل م ح د و د ة و ا ل أ ش ي ا ء غير ا ل م ع د و د ة إ ل ى الواحد ا ل أ ح د فكل شيء عندئذ يكون بذلك الارتباط قد نال مظهرا من ذلك الانتساب ويكون موضع تجل من ذلك النور ا ل أ ز ل ي فيمد علاقات ارتباطه بقوانين حكمته وبدساتير علمه وبنواميس قدرته جل وعلا وعندها يرى كل شيء بحول الله وبقوته ويحظى بتجل رباني يكون ب م ث ا ب ة بصره الناظر إ ل ى كل شيء ووجهه المتوجه إ ل ى كل شيء وكلامه النافذ في كل شيء و إ ذ ا قطع ذلك الانتساب ينقطع أ ي ض ا كل شيء من ا ل أ ش ي ا ء عن ذلك الشيء وينكمش الشيء بقدر جرمه وفي هذه ا ل ح ا ل ة عليه أ ن يكون صاحب ا ل و ه ي ة م ط ل ق ة ليتمكن من أ ن يجري ما يجري في الوضع ا ل أ و ل ز ب د ة الكلام ان في طريق ا ل و ح د ة و ا ل إ ي م ا ن س ه و ل ة م ط ل ق ة ب د ر ج ة الوجوب بينما في طريق الشرك و ا ل أ س ب ا ب و ا ل ك ث ر ة مشكلات وصعوبات ب د ر ج ة الامتناع ل أ ن الواحد يعطي وضعا معينا لكثير من ا ل أ ش ي ا ء ويستحصل منها ن ت ي ج ة م ع ي ن ة دون عناء بينما لو أ ح ي ل اتخاذ ذلك الوضع واستحصال ل تلك ا ل ن ت ي ج ة إ ل ى ا ل أ ش ي ا ء ا ل ك ث ي ر ة لما أ م ك ن ذلك إ ل ا بتكاليف وصعوبات ك ث ي ر ة جدا وبحركات ك ث ي ر ة جدا فكما ذكر في ذكر المكتوب الثالث إ ن جولان جيوش النجوم وجريانها في ميدان السماوات تحت ر ي ا س ة الشمس والقمر و ي ع ط ا كل ل ي ل ة وكل س ن ة منظرا رائعا بهيجا منظرا للذكر والتسبيح ووضعا مؤنسا جذابا وتبديل المواسم و إ ي ج ا د أ م ث ا ل ه ا من المصالح والنتائج الأربية الحكيمة الرفيعة إذا أسندت هذه الأفعال إلى الوحدة فذلك السلطان الأزلي إلى فذلك أسندت هذه يجريها بكل س ه و ل ة ويسر كتحريك جندي واحد مسخرا ا ل أ ر ض التي هي كجندي في جيش السماوات ومعينا إ ي ا ه ا قائدا عاما على ا ل أ ج ر ا م ا ل ع ل و ي ة وبعد تسلمها ا ل أ م ر تنتشي ب ن ش و ة التوظيف وتهتز لسماعها كالمولوي في انجذاب واشتياق فتحصل تلك النتائج ا ل م ه م ة وذلك الوضع الجميل بتكاليف ق ل ي ل ة جدا ولكن إ ذ ا قيل ل ل أ ر ض قفي لا تتدخلي في ا ل أ م ر واحيل استحصال تلك ا ل ن ت ي ج ة وذلك الوضع إ ل ى السماوات نفسها وسلكت طريق ا ل ك ث ر ة والشرك بدل ا ل و ح د ة يلزم عندئذ أ ن تقطع ملايين النجوم كل منها أ ك ب ر ب أ ل و ف المرات من ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة سنة مسافة أن السنين تقطع مليارات كل وكل يوم في 24 ساعة ن ت ي ج ة الكلام إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم يفوض أ م ر المخلوقات غير ا ل م ح د و د ة إ ل ى الصانع الواحد ويسند إ ل ي ه كل شيء م ب ا ش ر ة فيسلك طريقا سهلا ب د ر ج ة الوجوب ويدعو إ ل ي ه ا وكذلك يفعل المؤمنون أ م ا أ ه ل الشرك والطغيان ف إ ن ه م ب إ س ن ا د ه م ا ل م ص ن و ع الواحده الى أ س ب ا ب لا حد لها يسلكون طريقا صعبا إ ل ى د ر ج ة الامتناع بينما جميع المصنوعات التي هي في مسلك ا ل ق ر آ ن م س ا و ي ة لمصنوع واحد في هذا المسلك بل إ ن صدور جميع ا ل أ ش ي ا ء من الواحد ا ل أ ح د أ س ه ل واهون بكثير من صدور شيء واحد من أ ش ي ا ء لا حد لها حيث إ ن ضابطا واحدا يدبر أ م ر أ ل ف جندي ب س ه و ل ة أ م ر جندي واحد بينما إ ذ ا احيل تدبير أ م ر جندي واحد إ ل ى أ ل ف من الضباط ف ا ل أ م ر يستشكل ويصعب ب أ ل ف ضعف وتنشا ض ع ف و الاختلاطات والاضطرابات والمماحكات وهكذا تنزل ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل آ ت ي ة ضرباتها ا ل ق و ي ة وصفعاتها على ر أ س أ ه ل الشرك وتصدعه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل ا سلم لرجل هل يستوياني م ث ا ل ه الحمد لله بل اكثرهم لاي عالمون سبحانك لعلم ا لنا ا ل ا ما علمتنا انك انت ا لعلي ملحكيم ا اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد بادب ذرات الكائنات وعلى اهلي وصحبه اجمعين امن والحمد لله رب العالمين اللهم يا أ ح د يا واحد يا صمد يا من لا إ ل ه إ ل ا هو وحده لا شريك له يا من له الملك وله الحمد ويا من يحيي ويميت يا من بيده الخير يا من هو على كل شيء قدير يا من إ ل ي ه المصير بحق أ س ر ا ر هذه الكلمات اجعل ناشر هذه ا ل ر س ا ل ة ورفقاءه وصاحبها سعيدا من الموحدين الكاملين ومن الصديقين المحققين ومن المؤمنين المتقين آ م ي ن اللهم بحق سر أ ح د ي ت ك اجعل ناشر هذا الكتاب ناشرا ل أ س ر ا ر التوحيد وقلبه مظهرا ل أ ن و ا ر ا ل إ ي م ا ن ولسانه ناطقا بحقائق ا ل ق ر آ ن آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن